ا ل س ل ا م ع ل ي ك م ورحمة اخواننا <تصفيق> ل ل السلام عليكم, عليكم. بالطيورين الحمد لله ه مرحبا أ في, في غ ز ة ا ل آ ن عندهم ف ر ح ة أ ي ض ا اطع الله عز وجل أ ن يكون سقوط هذا الطاغيه سببا في فتح الحدود عليهم وبعض ا ل تيسير عليهم ب إ ذ نحن تعالى ن اليوم يعني ارتاينا ان يكون لقاؤنا هذا حول ا ل أ ح د ا ث ا ل ط ي ب ة ا ل م ب ا ر ك ة في مصر ونحبب كذلك من ا ل أ خ و ا ن ا ل م ش ا ر ك ة حول هذا الموضوع الهام و أ ن تكون المساهمات والأسئلة حول هذا الموضوع هذا ما أمثل ا ن حدث جلل حدث هام لا بد من أ ن نعنيه بمزيد من الاهتمام و أ ن نطلق له لا بد من أ ن نعيش يعني و ا ق ع اخواننا و أ ه ل ن ا في مصر ا ل و ا ق ع المسلمين حينما كانوا لا يمكن أ ن ننفصل عن اهل ا ل ا م ة وحدث كهذا نمر عليه مره ا ك ر ا م فهذا يعني لا ينبغي ولا يليق ب أ م ث ا ل ن ا فهذا الحدث يعني زلل وهام وهو مفرح في آ ن واحد لكن فيه بعض ا ل م ن ا ص ف ا ت يعني بعض ا ل أ ح د ا ث يعني مخلقه بعض الشيء لكن فيها عظه فيها فيها ايضا ف للشعوب كيف تتعامل مع هؤلاء الصغار كنا نتكلم من قبل يعني قبل سنوات عن ان قوى ا ل أ م ن ان الطاغوت له ا و ظ ي ف ة و ا ح د ة هي ح م ا ي ة الطاغوت ح م ا ي ة نظامه و ح م ا ي ة ت ر س ي ه وما سوى ذلك لا يعنيهم من ا ل أ م ن شيئا لا يعنيهم من ا ل أ م ن شيئا فهم حراس وصغور ف أ ي م ا عمل يخرج عن هذا ا ل إ ط ا ر ه و لا يعنيهم لا تعنيهم خ ر م ا ت ا ل أ م ة خ ر م ا ت الشعوب لا يعنيهم أ م ن الناس وهم لم يوجدوا من أ ج ل هذا ي و ح ر ا س ة النظام ط ا و ت و م ت ا ف ئ ه و ع ر ف ه وكرسيه من ا ل أ د ل ة على ذلك هذا الذي يقعدونه هذا الذي قعده الان في م ص ف لعله ن ف ت نظركم أ ن الطاغوت أ م ر جنوده و ب ح س ي ا ح ر ا ئ ي ا ت ه م هؤلاء م ه عناصر ا ل ش ر ط ة ا ل س ر ي ة و ا ل أ م ن المركزي والمخابرات كذا يعني ت ق د ي ر ه م ما يقارب مدينين امرهم بالانسحاب لتفسير الساحه ثم امرهم بعد ذلك ب أ ن ي خ د ث و ا ا ل ر ع ب والخوف و أ ن يقوموا بدور ا ل ب ل ط ة كما هو صلحوا على هذا دور اللطف ليخيفوا الناس ويعيدوهم من موقفهم المعارض والتظاهر يجيبوهم إ ل ى بيوتهم تحت عنوان ح م ا ي ة البيوت انظروا هذه الدماءه يعني نفسه الذي يسمي نفسه عنصر أ م ن يتحول إ ل ى لص الى حرام إ ل ى قاتل من أ ج ل مارب الطهور لذلك منذ سنوات فنحن أ لا لكم ل ه ؤ ء الزيوش حرمه لها لا ش ر ع ي ة لها هذه ا ل أ ج ه ز ة ا ل أ م ن ي ة التي كثر على ح ر ا ة و حمايه الطاغوت ونظامه لا يمثلون الامه م ل سبحان الله ي يفرزمون ما كنا نقود ما يعني م ش ر و ر من وجه أ ن الذي كنا نقوله ي على ن نراه ي ع أ ر ض الواقع ظ م ن ا لم يخب في هذه ا ل ا ن ظ م ة ف ي ضيوفها وفي ازوجه أ امنها والذي ا فالآن ر على أرض ل حصل و تونس ا ق ع تكرر لكن في مصر في في في هذه ا ل ت ج ر ب ة ا ل ا ر ك ة ا ا ل خ ت ف ا ض ا لسعدنا م م ب ا ر ة ل و ل أ ه ل ن ا في مر ص ظهرت هذه الخيانه والعناصر ا ل أ م ن ي ة بطريقه خ ف ي ف ة و و ا ض ح ة أ ك ث ر لكي هم يشغلوا كما قلت لكم السباب والصعب المسلم المصري عن التظاهر و ا ك ذ ل و ا ل ت ج م ك وينسى ويغض الطرف كما فعلت بعض وسائل الاعلام عن ل ا وثورة ا د ة الغلطجة الشعوب نسوا الشعوب الشعوب. هذا وصلتوا الضوء هذا كل على كله يعني ر هذا كله يعني مرتب من ق ب ي ع ن ي من ظ ا ر ي ا ل ا ب ا ح ي ا من قبل الطاغوت ن ف س ت ط و ر و ا مليونين أ و ف ر أ م ن يخربون الشارع كمان لو في قرصنه الشغف ا ل ح ر ا م ي للنصوص لماذا هم انفسهم ع م ل ي ة الصفر و ا ل ط ر ي ق ة و ا ل ذ ى ذ ه ثم بعد ذلك قلت ل ك م لكي يحدثوا هذه الخدم ح ج و ة ا ل لكن يبدو أ ن الشعوب تواعد الحمد لله يعني ال ال ال الشعوب قد فقدت يعني, يعني هذه المؤامره ة ويعني الآن ذ ه لتنوعها المساعدة الإعلام لها يعني فحية له. لكن وللا يعني يعني من نعم أن الله أ ن انها أ ي ض ا تنقلب عليه من الاجتماعات هذا الانترنت والفيسكوب س على ا ا ر ا ل المثل وكذا الشعوب لم يعد ينطلي عليها هذه الخزعبلات وهذا الكذب وهذه الخيانات الكتب ف ا ل آ ن الشعوب عرفت يعني من هذه ا ل ع ز ن ه ومن هؤلاء ا معامرة ل ل ه ا يعرف أ ن ه ا الطاغية انظروا من ما يعني كيف الذي حصل في كل ب ق ع ة في كل بقعة من, من النطف على س ع ة كل المدن يعني ك أ ن هناك ج ي ش منظم من ا ل ب ل ط ج ي ة ط ي ب نفهم س في ح ر ا م في ا ث ن ي ن في سته في س ب ع ة في ع ش ر ة كل المدن ت ع ي م كل المدن يعني حذاء الإسماعية و ا ا ا ل ل ق ه ر ة و د ر ي ة و المحافظات تخشى من البلطجيات لن تخبروننا ان أن النشاط أن المصري تحول الى بلطجي هذا عمل ا ل ح ك و م ة وعمل يعني المخابرات وعمل وزاره الداخليه ة فبالتالي ذ ا فعلاً هاته مش ممكن أن يرعب بفرسيد من ه ؤ لكن ا الضغاء ء ل كما قلنا لكم من نعم الله انها شعوب ب د أ ت تعديل هذه ا ل م ؤ ا م ر ة وهذا الشعب الخفيف هؤلاء الاسم المناسب لهم ان يسموا يعني قوة عند هذا ليس أ م ن ا ولا سوى أ م ن ي ه لان الشعوب لان ا ل أ م م لان الدول هذا امن ل أ الطاغوت و أ م ن ا خ ش الطاغوت فالحمد لله شعوب على الشعوب ا ل آ ن تنبهت و ص ح ط على يعني مؤامره خيالات و خ ي ا ن ي ا ل لله ح م د ا ل ا م و ر التي أ ح د ن ا يصاب ه ا أ ن في م ر ح ل ة من المراحل كنا نصدق د ن ان ص د ق أن الشعب المصري قد مات ثلاثين س ن ة وقبله أ ي ا م ث ل ا ث وقبله أ ي ا م كنا نصدق أ ن الشعب المصري معرفه صراع لكن صدقوا من هذا الذي حفظ في مصر اعطوا ا ل أ م ل ويعني رفع اسهم أ ه ل ن ا و ش ع ب ن ا في مصر واحدثوا أ ن ه م فعلا رجال و أ ن ه م فعلا يعني هم يعني عادوا إ ل ى أ م ت ه م ا ل آ ن نستطيع أ ن نقول أ ن مصر عادت إ ل ى أ م ت ه ا فرقوا منا مصر و أ ه ل مصر فرقوهم منا من ثلاثين أ ر ب ع ي ن سنه ا ل آ ن نستطيع أ ن نقول ان مصر قد عادت ا ل ى ن ا قد عادت الى ا م ة ه ا قد عادت الى الامه والامه عادت اليها لان عوض ونقول ع ا د لا شك أ ن مصر لها وزن كبير ولها اثر كبير إ ذ ا استقامت ا ل أ م و ر لخالف ا ر ا د ة الشعوب ولحقق في مصر والعدل و ح ر ي ة الشعوب و ك ر ا م ة الشعوب وعزه الشعوب هذا شيء معكس على ا ل م ن ط ق ة كلها لذلك الطغاه ا ل آ ن يعني الطغاه ا ل آ ن يعني أ ق ل ق ه م الذي حصل ويحصل في مصر ل م ا ه م يعلمون أ ن ه كان أبس تونس حدث بني محادثان لكن تونس لا ف ع السعب ه أنها لأنها هذه ا السنة لذلك المفضل وجرأت تندت قبضة غيره من شك ع على على علاواتها و الثورة ب الحب لهم ل في ذ و و ي ش ك ر ن ان لذلك لها ل وأن ي ق أثره سيكون أ ك ب ر بكثير مما من ا ل أ ث ر الذي ي حصل ويحصل من التغيير في تونس ن ي في ي مصر كما لكم مليون حدود في、الصين. لا ل يمكن السعودية السلاح حدود ا ب ق ي ة البلدان الا وان ت ت أ ث ر به ا لذلك يرغفون وممكن الان ب ل إلى د تعود أ ه بعض التعليقات التي أ الأمر في لا ي ن ل أ م ر يمكن على الحداث في ص ر قالوا ي م ان ل آ نركب ق لن يمكن أن يعني يأتي ي لهذا ا ع ب أن ن ظهر ا ل ن م ر أ ن نركب ظهر ا ل ن م ر لا م لا ندري ولا نعرف إ ل ى اين س ي أ خ ذ ن ا و إ ل ا ي ن سيحملنا وشبه و الشعب ا ل م ص ا ل ن خالفين من هذا النمر خالفين منه م ر وهو هذا ل أ ن ه م يعني أ ي ن سيذهبهم ب قبل ع ن يذهبوا ي لتجاهل ا ا ذ ي ل ا يريدونهم ه ل أ ن ه م كما قلت ل ك م انهم مصالحهم ان إ س ر ا ئ ي ل م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م لكن ا ل س ل ا م الامريكي بهم اي عمل تغيير في ا ل م ن ط ق ة م ص ا ل ح أ م ر ي ك ا والغطي في ا ل م ن ط ق ة م ص ا ل ح ص ه ي من يهود ا ل إ س ر ا ئ ي ل ي ومنها وراء الاخره م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م مع إ ع ط ا ء يعني م س ا ح ة مقبوله ة للحريات ا ل ش خ ص ي ة ا ل ف ر د ي ة أ و بمعنى للعبادات الفرديه ا ن السعب المصري ذ ا النمخ ويأتي بهم إ ل النظام آخر غير هذا أحيان إذن يعني هذا إذن م هارب الشعب المفتحة وعارب الأمة كلها ي يعيشون م الآن مرحلة خلق النظام السعودي النظام كما السعودي سمعتم هذا الملك السعودي هذا الطاغيه ة الجاهز بصاحبه مبارك قصل لأنه هذا وكم منه قال له نحن معك قال له نحن معك بكل ما نملك معك ح ك و م ة و ش ع ب ه واستحى من الشعب و ق د ح ك و م ة و ش ع ب ه اي ح ك و م ة والشعب الذي يدفع لهذه الحكومه نحن معك بيع وضع ثروات ا ل الاعداء على ا ل أ م ة يكتشفون على بعض م س ا ئ خ السلطان و م س ا ئ خ السوق في الترويج لهم في زداد عنهم عن عن روسهم عن ذاتهم عن كفرهم عن باطلهم معتمدين على هذا لكن طريق هؤلاء الشيوخ قد هؤلاء الشيء ق فتر يعني يعد والسخرية في لم له الأخر على الواقع حتى للتهكم ذات أصبحوا عرضة سوارع السعودية الناس لو تلاحظون كلماتهم تعليقاتهم في المنتديات وفي بعض المواقع فهم أ ر ض ه للتهكم ف التخفيف لكن أ ن ا الذي اود أ ن أ ش ي ر اليه في هذه ا ل ك ل م ة أ ن ن ظ ا م السعودي قلق قلق جدا إ ذ ان ح يقع حريق على هذا الطاقه حسن ذ ا النظام الشعودي حامل الطعاق الشعود وضب وقرس صاحبهم الشياطين تصور الانتربول هذا الذي يلاحق المجرمين مطلوب هذا سؤالي اهوك ل د و ا ل آ ن عما يفكر في هذا, يعني هذا العجوز اللامبارك تطور سنوات ولا عمره بالقرسي يريد متنسك 28 يزال الفلب ما ل ه يفد م ل ه نظر الشعوب فأي في اي دوله في اي ل ع و ة بقعه من بقعه الارض ما نظر الشعوب هم مع الطغاه على الشعوب عطوني دولة و اعطوني ح د ة د و ل ة و ا ح د ة في ب ع ة الارض في العالم كلها النظام السعودي نظر الشعوب على الطغاه ت ط و ل في مصر ازغارستان الصومعه الشعوب العربيه الانظمه العربيه الدول العربيه كلها ا م هي مع ال... يعني تريدون أكثر من نظام على مستوى سنقوم هم عباس ودباس ودحلان و ن ح ل ا ن وهؤلاء الطغاه على, على المشاكل والغلابه فقالت السلامة هذا الذي لا أنه الله على بقية المناطق لما فيها ذلك سوريا سوريا يعني هي التي يميز سوريا قلت لكم لمصر على سكأنه سينعكس يميز بقية بقية ونحن أن بإذن يعني عن الأنظمة يحفظ ذلك هي أ ن ه ا يحكمها نظام طائفي قرمطي مطيري لاديني اباحي تحت أ ن و ا ن البعثيه والعماليه خ ذ والخ ترسانة ف الخروج على هذا النظام اللاعبين الذي لا بد من الخروج عليه و انتظام مع هذه ا ل ط ا ئ ف ة ا ل م س ل ح ة والمدجده كل أ س ل ح ة النظام السري موجود فيها يعني إ جبالهم مليانه ا س ل ح ة لذلك هي ا ل ع م ل ي ة ستكون م ك ل ف ة بعض الشيء وينبغيون لاهلنا وسعتنا في سوريا أ ن ينتبهوا و ي ح ط ا ف و لهذا ا ل أ م ر مصطبية ستكون م خ ف ص بعض الشيء لكن الله الله عز وجل يذكرهم ع ن ي ويحفظهم وإن سورية نحن شاء الله نحن لنا كلام الله سيكون كلام العظيم فقام آخر آخر عن سورية, سيكون لنا كلام آخر عن سورية، لكن الآن لا أريد سينعكف إذن أن نتغل وصلت منطقة كلها. إذا كلهم الآن قلقين الضغاة نجح ومصر سالا عادت الى ا ل ا م ة وعادت الىها حينئذ ن الله, الله سينعكس هذا الامر على ا ل م ن ط ق ة ا ل ع ر ب ي ة على ليبيا وعلى المغرب وعلى ا ل س ع و د ي ة وعلى اهل ا ل هذه باذن الله س ي ك س و ل ي ه الطاغيه ك ن يعني يعني نقض ويقويهم وأن, يعني... يعني... وان يحفظهم وسبحان ونحن... ن ن ح الله تذكرون, كلام يا تذكرون كلامنا يا كلام ال... ال... أ خ و ا ن ن ا كلامنا ن لنا عن يعني ق ب الوضع عن ا في مصر كيف كلمناكم أن... النظام... أ ن النظام ك ل م وفي ا ل ج و ل ة ا ل أ و ل ى يضعف ي ا ل ج و ل ة ا ل ث ا ن ي ة يضعف اكثر أهم أن شيء الشعوب جبارة في ا ل ج و ل ة الثالثه أ و ل ل ى ا ن ي ة ا ا الثالثة الثالثة النظام خانة اليأس ل ث ة وطبع ن في ليس منك انهار المنصف فيما ا ل ق ض ي ة تحتاج لشيء من الثبات ي ع النظام ا ل م ص ر ي ا ل آ ن ما الذي يريده يا اخوانا ا ل آ ن النظام ا ل م ص ر ي وتحديدا هذا الطاغيه المعين لا نظار ذ ا يريد أن يسلم الوضع في لأي دنيا أن نصرة الوضع أ و ل ا ً تحافظ على هذه المقاصد الثلاث الانفه الذكر ا ل ع ل ا ق ة رعاية و ح م ا ي ة المصالح ا ل أ م ر ي ك ي ة ا ل ا س ر ا ئ ي ل ي ة في م ص ر ي و الاستمرار ح د في م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م و ا ل إ س ل ا م السياسي انصح التعذيب ثالثا ً أ ن يضمن أ ن لا يلاحق ولا يسال يعني يخلف النظام يخلف ا ل ح ك و م ة يخلف ا ل ش خ ص ي ة التي لا تلاحقه ولا تساله, ولا تسأله عن جرائمه هذا ح س ن مبارك ت ا س ي ث يرتكب جرائم ب ك ل ما تعني هذه ا ل ك ل م ة لكن هو لما يولي هذا الخبيث ا ل آ خ ر باسمه هذا الثاني بتاع المخابرات سليمان عمر هذا هذا ا س و أ من حكم لا مباركاته هو مهندس ع م ل ي ة شفارا غزه و مسؤول المخبرات هو, هو المسؤول ا ل أ و ل عن تعزيز المسلمين في ا ل س ج و ن 20-30 ألف حساب م و ح د ف ي ا ل س ج و ن هذا ا ل خ ي ث ا ل ا ث ي ن الف و شاب م و المسؤول عن ت ع في ه م ع ش ر السجون ت ا هو المسؤول、عنهم. هو المسؤول عن عمليه ح م ا ي ة الصهاينه واليهود واللقاءات المكوثيه بينه وبين اليهود تعرفونها ك ل هذا ل حساب أ ه ل ن ا في فلسطين يضمن بمسجه مسائلة السحاب تتبعه لا ا عندك عندك لكن هذا الحديث يريد بعد خ ر و ط ه ان لا ت ج د ا ل ح ك و م ة التي تقاربه وتسائله مثلا وهو حريص له في الحديث ي سلي أمر م ن ع ي فبالتالي لكن نرجو هذا المعمول بمنتهى ش ع و ب ن ا و أ ه ل ن ا في مصر أ ن يتنبهوا من هذه المفالق و أ ن يرفضوا هذا الطاغي ا ل آ خ ر كما رفضوا صاحبه أ ن ا عندي لا فرق بين هذا و م ر ف ز ا ل إ ي م ا ن ضعان هذا الاسم فيه يعني هذا الاسم يعانى فيه يعني عمر سليمان انظروا هذا الاسم هذا لا يستحقه هذا الحديث هذا س أ س ر ا من سيده ومصاحبه لله ا ل مبارك لذلك ظ ا المصري, المصري م الآن حديث على ه ا م م ع ا ا ا ة ل ل حريص على هذه المعاني الثلاث مصالح م ص ر اسرائيل و م ح ا ر ب ة ا ل إ س ل ا م وتخليص الاسلوب زهل علماني للنظام وتفعيل العلمنه للنظام والمجتمع وإضافة إلى يعني الحفاظ على مكاسب النظام السابق حيث لا هو يلاحق ولا أ و ل ا د ه هذا الابن جمال والثاني هذا الاولاد هل هبوا مصر يعني مصر ب ق ر ة حلوب لكنها ا ل م ل ع نكفت ي نختار معا عندنا حليب وحلقوها قتلوها ل فأسفلنا نقول إن إن شاء الله م حرم ت ا شاء ج ة إن ا ل ل ه عز وجل يخوض اهلنا الكعبه في مصر ولقد لاحظه ان الامور ث في تصعيد أكثر يوم في مصر ينظر ضغط اكثر ل ن ي على تصعيدها النظام الخبيث والله يسأل الله هذا هذا بإذن مما نتيجة في <تصفيق> لكن هي المثله إن, ان لو بداوا مثلا ن عشرين م و الف يقضي على المسطنة لكن ل بدأوا أ 20 في اليوم الثاني عشر ثلاث في اليوم الثالث ع كوين حين وهاكذا هذا ن ا خمسه النظام أن لأن العربية ا ت ت ح م ل بولة و ا ح تتحمل ح د ة العربية بولة أنظماتنا و ث ه إ ذ ا الشعوب نجحت في هذه ا ل ج و ل ة نجحت في ا ل ج و ل ة ا ل ث ا ن ي ة كانت أ س ه ل عليها ا ل ج و ل ة ا ل ث ا ل ث ة كانت أ س ه ل وهكذا فلذلك انا أ ق و ل أن المرحله ا ل م ر ح ل ل ة ا ص ع ب ة بالنسبه ل أ ه ل ه ا وشعبنا في ذكر قد مرت قد باذن الله هذا اللعين لم يعد له وجود في انسان ا م ا م ه لكن هو الخوف ان الشعب المصري يسترخي لهذا المطروح البديل ا ل آ خ ر هذا هذا هذا النظام باك يعني شخص لكن ظنه ذاك عمر هذا رئيس المخابرات سليمان طال ل هذا ظنه ذهب وباقي ظنه ب ق ي نظامه و ب ق ي ة ا ل ع ق ل ي ة و ب ق ي ة نفسيه فبالتالي كل ب ق ا ي ا هذا حاسب ا ل أ ص ل و إ ل ا حينئذ لا تسمى لا ف و ر ة ولا ا ن ت ط ا ب تعبيه ولا شيء ا ل أ ص ل أ ن ي ف ت ا ص ل كل النظام خنفسه آ ث ا ر ه وجوده عناصره كلها تستاصل ص يحاسب المجرم منهم ويعني واللي ما عليه شيء يعني ت ق ا ر ي ع خ ي ب يعتذر ت ه يتوق عن خطائه وجرائمه يصالح العباد هذا الذي أ م ر آ خ ر أ و د أ ن أ اشير إ ل ي ه أ ح ي ا ن ا احدنا ل ش ي ء اين ن ن ا المساعدة ف العلماء ش ا ر تأخر تجيز فهذا ا ع ل م ق علماء بصعوب النجل ترباية فأين مصر اين شيوخ القدماء يتركوا الشعوب هكذا تنزل الشارع بمفادها اين ا ل ق ا د ة هذا, هذا, هذا المنظر سائل ما اجملها انو شيوخنا وعلمائنا ا تعرفوهم انا ما اريد ان اذكر ا س م ا ن حتى لا وكر المنظر لو لا نزل المساله لا تقلوا مش مشكله تقع تقول في مصر وفي السامي ع انما تريد ح ي ا ة ا ل م ر س ل ي ن ثم تخذل ق و ل أ الشعوب في اوقات ا ل س د ة ثم تقول الشعوب شعورا إ ذ ا نزل بك بلاء هذا مش ممكن مش ممكن لا بد من أ ن تنصر الشعوب ا ل م س ل م ه ا ل م ق ه و ر ة ا ل م ظ ل و م ة ومصطحبه في دينها وفي معاشها وفي حقوقها وفي حرماتها و ف ا ن ص ترغب في ص ل ف ت ح ه م بعد ذلك يعني إذا ن ز لديك ب ل ا ء ه م ونور كبيره الله ا ل ع ز ب ن ع ا د السلام ا ل ع ز ب ن ع ا د السلام يعني وماذا في يوم ا ل ق ا م ا ل ع ل م ا ء ا ل ع ز م ا ل سلام هو ت ر ى ي ع ن ي م ن ح ي ث العلم م ث ل ا حتى ا ل م ولا م ا ن ا ل ع ل م ا ء يقصدنا في ا ل ق ا م ا ل ع ل م ا ء يعني في ج م ا ن ه فتبع كثير اقامه ب ح ي ث المستوى العلمي و الفكر ي لكنه تميز عنهم لا المفتر لا تفعلوا اراضهم رفضوا باب اتدبع تخارس اذا لا ان اخذوا يحكم جيد من من حرج ح على فخرج على حماره من نصف فتبعه اهل نصف كلهم يوم ان ما مع العالم قائدهم يعجبنا يتبعهم هو قائدهم بالسلام حتى فرغت النصف من اهلها قيلا لله ا م ا ل ي ك ا قال انتم ستحكمون ا جدرانا ستحكمون ا بيوتا و ن اهل ا ي م ن ا م ان ياكلوا الخرج مع هذا الشيخ ونصرهم ونصر الحق الشعوب كلها صدقته ومشت خلفه حين نترجوك أرده بدك ذ <تصفيق> ا بعدين انا اقول لكم شيء واحد العالم موقف العالم موقف اسم بالله ل ح ظ ه المتونه موقف في موقف في موقف بلاء موقف شده موقف موقف بلاء موقف شده موقف ن ح ن ا ل ا م ة تحتاجه ل ك م و ق ف الله و انظر ا ل إ م ا م أ ح م د لماذا ا ل إ م ا م أ ح م د مميز ي عندما ي ع ن نذكر الامام أحمد،, احمد رحمه الله أحمد بن ف له ل ر ه ب ة في القلب لنذكر مقام له رهبه ايه منه وكل العلماء وقدماء لكن إ ذ ا ذكر ا ل إ م ا م أ ح م د كان له وقف آ خ ر سبحان الله م وقف وقف موقف لله. قال في مساله ل ماذا مصدى م قال ذ ب خلق ا القران ا ل محروف مذهب الحق كان عليه كما تعلمون انه سلام الله غير مخلوق كثير من في في رحمه الله. في أخذ بالطقية. أخذ بالطقية العلماء لما ف ينادي م م س ا ك ء اخذوا ا ل ت ق ي ة حتى ينجوا لأنه ك ن العلماء يراضون على ا ل ح ي ف اما أ ن تقول أ ن ه مخلوق أ و قطع العنق ف ب ذ ا ل إ م م محفظ ا هو سنتين ونصف وهو يعذب في ا ل ح ي ف حتى أ ن ه يعني كان يحبط عليه هذا المعطف وغيره حبط عليه ي ع ن هذا العبيد إ ذ ا جلدوا الجمل ي ع ن ي ي ق ت ل و ن ه إ ذ ا الجمل جلدوه يعني فكان يحبط عليه فؤاد الجلاليه لله وضع الله لهم كبول الله الأم كلها عادة إلى قوله هو كان في موقفه يمثل ا ل أ م ة أ و ل ا ً ل أ ن الحق لا ينظر بالكم ك ا ن ا ل ح ا ل أ م ة كانت ا ل إ م ا م أ ح م د ثم انظر هذا القبول في ا ل ن ن ا خ وقف موقف ا لله ا ل ص ح ا ب ة إ ذ ا أ ر د ن ا أ ن نستجلب ا ل ص ح ا ب ة ا ص ح ا ب ة نماذج نجوم يعني كلهم مواقف الله أ ك ب ر لكن نحن ل ل م ت أ خ ر ي ن حتى لا نقول أ ن أ و ل ئ ك ا ل ص ح ا ب ة شيخ الاسلام ابن طيبة مالك و ق ف ه من ت ا القاضان الله ع من, من, الفرق البدع من موقفه لا مات غريبا ف ر ي د ا خدينا اخذت منه المحرره في آ خ ر أ ي ا م في س ا ل قلعه في دمشق وسجن خ ا ل قوي ا الله ه هذا السجن ف في في مخيف فيه سرابيب مخيفه فمات في السجن فمن ا ظ ه ل هذا القبول في ج م ا ن ه م وقف بها موقف موقف وقف موقف. عندنا ح ص ا ل عندنا قراء لكن م و ق ف يعني انت اذا ما ب د ع ت ق ف موقف لله في حدث كهذا متى ستقف متى قل لي متى ستتفرهم قال الله قال رسول الله على ارض الواقع الى متى سترعبون الطراق الى متى ستخافون من المسلمين ستخشونهم فالله احب ان تخشوه مسك ا ل م ؤ م ي ن و ل ل أ س ف لما ابتعدت الشيوخ عن ق ي ا د ة ا ل أ م ة عن ق ي ا د ة الشباب عن ق ي ا د ة ا ل ش ي و خ هم ب طريق غير مباشر شرف و ا م ب د أ ا ل ع ل م ا ن ي ة فص الدين في الدولة في الحياة. كيف؟ عن الدوله ش و ب ينقوا ن أ ف م السياسة د والحياه ة عن واقع عن ينقوا والعباد البلاد ب أ ف س م قالوا ل ل خ ا ص ة والعامه نحن دورنا في زوايا المساجد ن ق ر أ المثون ونشرح المثون ونقف عند هذا فقال و ابن مسلم ا ق هو, كل هو مقعدة مقعدة رضي رضي أن أن أن في اللسان ما ل قال انا ارسل ابنانا ل هذا ل ن حق النبي ا ما أريد أ نقتنع ي ا ن ك م في ا ل ح د ي ث ع ن ه ي ت ك ل م باسم شعب حيث شعب م ل ن ص على الانسان وهو يخدم الغرب ويخدم أ م ر ي ك ا وما أ ا ر ب ه يخدم الصهاينه اليهود ي خ ت ف على الاسلحه ا ل ن و و ي ة هنا في بلاد المسلمين مرباقا يتكلم يتكلم لما للغرب أعرض طرفت الصحايا أنا الآن لا هذا لما الساحة أخواننا وليل لكن يجي أن فرعت من اهل العلم من العلماء الغربانيين ترجل هؤلاء المخانيس اقول ترجل هؤلاء المخانيس م ا د ر ه لهذا التعبير ف ر ج ل ماذا ما ي ع ن ا ساعه ا و ل ترجعوا ا ي العلماء ا ن الشجوع ا ن الفضلاء اين الكبار اين, أين هم قالوا الفتنه نائمه ت ع ا ل اللهم ن ع يقظه ا خ ل ق ن ا ا ي م خ ل ق ن ا ايام خالقنا ي ا م خالقنا ا ي ف م خالقنا ايام خالقنا ايام خالقنا ايام خالقنا ايام خالقنا ايام خالقنا ايام خالقنا ايام خالقنا ن ي ا لكن لولا قضت الشعوب لا ترونني الا علاقة ب ا لا ح ي ة أ ن ا ر الا نفسه, إلا نفسه. أحدهم برزر ضد لكن عند الواقع بانك انا لا ع ل م ط ه ر و ا ل ح ي و ا ل ن ه ذ انا أ ر ج ر ي لا هيك ما طبعاً انت ا فصلت ل د يحترم ن على ا ي ا ة ف ص ل الدين على الدولة الدين. انت كذفت. لم مقتنع أن هم تدور على انت انت الثانيون ل خ ا ي ي ليكونوا يعيد ينبغي يتغذل ن عنهم على عما الشعوب الشعوب على العالم الرجال اسباح قادر تبحث أبطل أن أذهب ب اقول ل ف تذهب ا لكم و ا ا ط ن لا س ت ف س فيها للفقن فقن واجب ا ل ل ا د والحفاظ واجب وقل طالب ا لي ل إ م الاماره ر ة ل إ ة خليفة عندما عليك وعمر وعليك يكون ورثمان كأبي بكر ن ا أصبب لا تستخدم ا ل إ م ا ر ة لا تقول أ ر ي د أ ن أ ك و ن أ م ي ر ا لكن عندما ترى أ ن أن الزنابق و ا ل إ ب ا ح ي ي ن والعلمانيين و ا ل ق ر ا م ق ة هم يحتكرون ل ق ي ا د ة البلاد والعباد و ج و د اخرى ما تكتشف انا لها تترجم اما ان يقود ا ل س ف ي ن ة واحد خربان, خربان تغرقان سوياه والسفينة هلكوا هلكوا جميعا فان ت ه ت و ه م من اراد ان ينحرف د النبي صلى الله عليه وسلم مثل القائم على حدود الله والواقع فيها كان القائم الحارث على حدود الله الذي لامر مقبول والواقع بينها ت ه م وقسم منهم كان في ا ل أ ع ل ى وقسم منهم كان الأعلاق كانوا في ا ل أ س ف ل قالوا نخرق خرقا من ن ص ي ب ا نحن اخرى هذه ا ل أ ر ض التي تركت من حظنا نخرق اخرى من نصيبنا فنستقيم حريه السفينه تطرق و لا اغرق من فيها ماذا يقول الحبيب ان تركوهما ما ا ر ا د و ا ان تركتم هؤلاء الزنادق وما يريدوه ا ذ تركتم هؤلاء العلمانيين الاباحيين ا ل ر و م ن ي د و ن هلكوا جميع غ ر ق ه السفينه غرفه المجتمع غرفه م ا ل م ج م تتعب ا ل م و ا ن التي ت ر ق فيه ا ل س ف ي ن ة هنا عليك ان تترجل وتقول انا, لها أنا لها. ل ه إن ما لها يأتيك انا ل الله ه د لها يأتيك ل ل في هذا من يريد أن السفينة يريد يخرق عليك هذا هناك الموصم لما تترجل من ترى أن أن ت ز ج ب ان تقول م ن وان ع ت ت ف و ليس من حقكم ان تغرقوا هذه ا ل س ف ي ن ة بالموبقات ر ا والكفله الحاد وال وال وال و ا من حقهم مصر م س ل م ة اقولها و ا ه م ل س ف ي ن ا مصر م س ل م ة وشعب مصر شعب مسلم لا نستحيل لا نستحيل لا نستحيل ويجب ان يحكم بالاسلام ونظر أخوانا يا ا لا ش ع ع ي ن ن د لاحكوم بك ش يستحي الآن ماهو برناندو انت فاحكمك أجل لا من ي ان يقول لك أ ن ا تحكمك بماذا بشيوعيه ا ل ة د وعد أحدا إسماء التعباني الأحزاب الفقاقة ا أنا ساحكم البلد برناندو وعد يقول لك أ ن ت يا مسلم ماذا ت س ت ح ي تستحي من الله تستحي أ ن تقول ربي الله تستحي أ ن تقول أ ر ي د أ ن يحكمني الله وشرعه تستحي ش ي أ ح ي ا ن ا تصيحان حتى بعض الناس م ح س و ب ي ن على التيار ا ل ا س ل ن م ي ل و لا واحد ياكل الاسلام و لا كانها مصر بلد إ س ل ا م و شعب مسلم نريد ونريد الدستور و والدستور الدستور و ا ل د ع و ي ن للدستور و ا ل ب و ض و ع و لا الدستور و لا ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة و الحربيه و الاحزاب و الا المحليه و الدستور ت س ت و ن من الله ت س ت ق و ن من الله إ ذ ا ذكر الله وحده مازت قلوبهم عدهم من طرف واذا ذكر الذين من دونه ا ل و ط ن ي ة و ا ل إ ن س ا ن ي ة و ا ل د ي م ق ر ا ط ي ة والظلوفيه ة إذا ذكر الذين من ن د و ف إ ذ ا هم ي س ت ك ش ر و ن فاذا هم يستكثرون أ ن ت تقدمي انت فعلا انسان جيد أ ن ت فعلا انسان متنور و أ ن ت ف ع شاذني ل م ه ذ ا ا ل س ب ح ا ن الان ل ه ل ق ر آ هذا, هذا الواقع لأن كلهم يريد أ أن... أن... ن يحكمنا ل ل ه فرع الله كلهم تعزقونه ا ليك ك ل ه م د ي م ق ر ا ط ي ة وقانون ض و أي ا الوضع الفرنسي البريطاني ا ل أ م ر ي ك ي انهم يستفسرون هكذا هكذا هكذا, هكذا, هكذا المتنورين المتقدمين ا ل ع ه ع ط و ك القاضي أ المديح ما شئت والله يغضب الحق, الحق والذين من دونه لا يقتلون ش ي والله يغضب الحق والذين من دونه لا يقضون ب ش ي ء أ ه ا ف ل ا ل ج ا ه ل ي ة يبغون ومن أ ح س ن من الله حكما لقوم يوقنون عزيز أ ع ج ب أعجب, أعجب لقوم تراهم أ ع ج ب لقوم تراهم لا يستحقون من جاهليتهم ومن كفرهم كل و ق لكي ستنحكم ب ا ل ل ع م ا ن ي ة و ف نحكم ب ا ل ج ا ه ل ي ة وسوف نحكم ب ش ر ا ء الطموط و ش ر ا ء ا ل ي ط ا ن كل و ق ن ت لحظ ب ا ش وشرائع بيقول ش ي ا ن ت ل ش ي ة ل ا اله والحياة ا ل ن ا ل إ س ل ا م ي ي ن ما شاء الله عليهم هذا اللي بيلعبوا بالديمقراطيه حريتي شويه حريتي شويه أ و ل ما ي ح ر ش و ن ع ل ي ا لازم يكون يجب ح ر ل ا إ لا ه و ح ي اله ة مادة والحياه المادة. ثم إسلامي أما أنت تقع في ر ة و ل ل الماده ح ي ا ة ثم يقول عنك إ س ل الاسلام م ماذا من ي بقية إ س م ي ت أنت ت ك إذا ر حرية وحكمة وسرعية ي وماذا و فمن ق ل إله والحياة ا د ة ك لكن وقاها ل انت كمسلم لكن يا عبد الله لماذا تستحيي لماذا سنحكمكم بالاسلام إ س ل م ا ل إ م يحكمنا م ي ح ك ك و و اذا أ ل ل كان ب ع اهل ل و ا إ الكتاب ك امرنا ان نقول لهم هذا الخطا فما بالك المسلمين من بني ا بعض من دسنا ب ع ما احد يسرع للاخر ما احد يعبد للاخر من كل منه ا نقول سواء نهتدي كلنا فيها ان نعبد الله كلنا نتساوى في العبوديه لله لا نقبل لاحد أ ن يكون ربا على أ ح د أ ن يشرع ل أ ح د أ ن يكون مالوها ومعبودا يكبر الله من ق نقبل ب ل لا أن ن د خ ل الطعوط في عدادة لا ن ق ب ل ش ع و ب ن الله و ي ع د عدادة الطعوط أقول لكم ذ ا الأمور التي من يعني استأت منه استأت و شعب مصر ي ي يتجرأ تحتكيمة ح ا ما ت الاسلام ما الله أقول شعب و... و... و... و... و... و... و... مصر ما المنة لكم هتخذون شعب مسلم شعب مسلم شعب مسلم شعب مسلم يقول لا اله الا الله رايتموه كيف في النفوذ في لذلك كيف يقيم ا ل ص ل ا ة ويقلل من اماكن اعتقاله كثيرا جمعه وجماعات ل مسلمين تريدون ان تفتخروا ي ه تقولون من هويتهم س ف ذكرة ا لذلك آ ل ه ة و ك ر ا غ ا و ذ ر اقول ل لذلك م م ج ر ي ن أ لكم لا بد ان كما نعتز ب أ ح ل ن ا وشعوبنا وامتنا نعتز قبل ذلك ب د ي ن ا واحساننا ونعتز أ ك ب ر و أ ك ث ر الاعتزاز بربنا سبحانه وتعالى نحن الحمد لنا لله لما رب وعبد رب رب ا ا ل ل ع م ي نحن والعارق من دونه لا نستطيع ان نعم في دقيقه و ا ح د ة له ا ل ح ض ر علينا نعمه س ا ب غ ة نستعمله ن م ل ه نستعمله من عبادته و نكون ب ك ل ج ر ا ة نتوجه للعباده بالطغاه مش ممكن ه اين أ ن ت من دين الله نسميك لا بد من أ ن ن ظ غ ى ونعتز بالله ولله العزه ولرسول ي وللمؤمنين عندما آتك نعتز بالله وبالتالي نعتز بدين الله ونعتز بشرع الله ونعتز بحكم الله لا نستحيي من ذلك يريدون ان يحكموا بلاد المسلمين ب ص ر ا ع ه م وكفرهم على من يشعر ا ل س ح ي و من و ا ر ي ا ن ا تكلم كلام عام يقول د ر لك كلمتان زل الناس وربي الله ما... لك ان اقول لكم ل ق ض ي ة ت ح ت ك لكن هذا كله كله بسبب ت ح ر ي ر ا ل س ا ح ة من العلماء لكن احنا نقول لكم غير العلماء عن الساحه أ ك ث ر أ ك ث ر يعني ك ث ر مع الشارع على سلوكيات الناس على اخلاق الناس على دين الناس،, على, دين على دين الناس لكن مكان العلماء هم ا ل ق ا ب ة وهم م و ج و د ي ن في م ي د ن التحرير تغضب مش مش في سبيل الله في س ب م ش ك ل ل ه في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله في سبيل الله مش م ش ك ل ة في سبيل الله مش م ش ك ل ة الله بعزك الله بعزك ف الدنيا ف ي ا ل آ خ ر ة ولنبلونكم ا حتى نعلم ا ل م ز ا ر د ي ن منكم ا ص ا ب ر ي ن ولنبلو اخباركم احسب الناس ان, أن يقولوا امنا ومشايخه ما صل عليهم وهم لا يفتنون هذا مش ممكن ح س ب الناس ان يقولوا امنا و م لا ي ف ت و ن هذا الوارد ومن عن ا ل س ن احسب الناس بناء الانبياء هم الامثل ف الامثل العلماء هم و ر ث ة ا ل أ ن ب ي ا ء وبالتالي هم ورثتهم في البلاء هم اقرب الناس الى بلاء ا ل أ ن ب ي ا ء أحمد م الله ا ل س نحن نذكر دائما ان الامه الحب في اهل الخير م و و ج د ي ن نحن ن خ ض ر ا ئ م الحق أن م لكن ن ا للاسف أ كلهم في بين شهيد وسبيل وطريق يعني الأمة لا من خير الحب لله تخدم خير من داخلنا نحن فيه خير حسن الله حسن الله يعني حين تجد احيانا ل م س ا ح ه يعني الاسود تفرغ منها لتاتي شعران و ت أ ت ي الذئاب و ت أ ت ي ث ع ا ئ ق تصيح وتنبح حسن الله لا ان تطيح ولا حول ولا قوه الا ا ر ب ا ل ن ي ل ي ف ع ر د ت ان أ ق و ل ه لكم لكن إ ذ ا في سؤال أ ن ا معذره يعني و أ ن ا أ ت ك ل م ع ا د ة في كثير من ا ل أ ح ي ا ن ما مني اقرا ا م أ أ ل ل الكلام م يعني إ ذ ا كان فيها مثل م ص ر ا ن شو ه م ي ح ك م ب ا ل إ س ل ا م يعني ال... كيف ع ا ل ا يرضوا ان يحكموا ب ا ل ع ل م ا ن ي ة و ب ا ل ج ا ه ل ي ة وبالكفر وب... ثم ان ا ل إ س ل ا م ضمن خصوصياتهم هي قضية ح ك يا خصوصياته أخوان المصارى ضمن ثم في المجتمع ا ل إ س ل ا م ي لا يريدون أ ن يحتكموا ا ل إ س ل ا م لهم ذلك لا يكرهون ن لكن من أ ج ل م ئ ة مئتين أ ل ف أ ل ف ي ن يمنعون عشرات الملايين ومئات الملايين أ ن يحتكموا الى دين ربهم يعني بكل, بساطة بكل بساطة مثلا في الريطانية بساطة يسمحوا في ا ل أ م و ر الشخصيه ة م امور ل الزواج والطلاق ض ان ي الشخصية ا الأمور الأحوال هذه أ يحكموا ت فيما بينهم في ا ل إ س ل ا م و ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م رفضوا واستهجنوا ط ل أي بكل أيما استهجان ب ب س ا ط ة قالوا هذه د و ل ة ليست م س ل م ة م ص ر ا ن ي ة إ ذ ا أ ر د ت م اذهبوا وابحثوا عن د و ل ة إ س ل ا م ي ة ه رفضوا أ ن ما س م ح لك في ا ل أ ح و ا ل الشخصيه ة و ي و أ ق و ل لكم ه ذ ا في فرنسا و أ ل م ا ن ي ا وكل دول ا ل غربيه تقول لك ذلك لماذا المسألة في بلادنا عندما صنعت في لا نقول لهم هذا بلادنا ومن حقنا ان ن ح ت م ب ا ل إ س ل ا م والله في د ي ن ن ا واحد يهودي حقك محفوظ حقق محفوظ لكن ليس من حقك ان تحرم مئات الملايين عن ان يحقرهم دينهم وشرع ربهم ايه الملايين بلادكم بلاد مصرانية بلاد كذا والناس يقول يسلين لهم هذه من من حقق ليست هذه تفكر ستتفهم ا ل أ م ر إ ح ن ا عندما نقول ل أ ل ف أ ل ف ي ن ان هذه ه بلاد ممكن ا تتعيش لك خصوصياتك عمر ا ل إ س ل ا م الذي يعطيه للنصراني ولليهودي في د و ل ة الاسلام إ س ل م أقول في دولة ل في ا إ هذه ا لا د و ل ل لا ت ع ب ا ن ة هذه يعطاها يعني أقول لكم أي أي لا يعطاها ذلك القضيه ة ليس قضيه حقد قضيه لم ترض عنك هذه كل عنهم. عنهم. وهم القضيه كانوا يزبحون في بلاد ذ ا اليهود مثلا يتكلموا المحارق المحارق هم عن من كان في بلاد الغرب في المانيا وغيرها كان يجدوا المكان ا ل آ م ن والدافئ في بلاد المسلمين حتى الان, ما حد حتى الآن. ما هل ما احد يقترب منهم أبو يمن هناك لو أراد ألف أبو لو يمن يخصيهم يعني هناك ما يفعل 20 ابو في في في الأهل يمن لا يفعلها بينهم ع ش ر ي ن الف يهودي تقريبا في ا لكن ا ه ل ي لا يفعلون لهم ب ي ن ام واجه ما فعلوها ما يفعلوها عبر التاريخ كلهم ما حافظوا عليهم ا احدا ما م يفعلوها هذه ا ل ا ة ا عنكم ن ص ر ي رابطي الشعوب ا ل ا ك ر ي ه ا تدخلوا الى ا ر ي ه ت ح ث على مبدا ا ل د م ق ا ط ي ه و ا ل ا ك ر ي ه لا تدخلوا لكن هذا الشعب بدو يحكموا شراء الشيطان ممكن يعني عمر الان لو ما ق ل ت الشعب اختار مثلا ان يحكموا بوسطه ان ي ح ك م ا شراء الوثنيه مش مشكله هذه اراده الجماهير مرحبا ب ا ا بأنها إرادة ل ط ن ش ع ب مرحبا مرحبا بالسلطان ي ر ي ي د أن ح ك م و ن بانها ل ل ل ا ا ك ل اراده ف ق نقول ت م ماذا عندما لكم عندما بالسلطان؟ لكن ي ي د أن ح ك م و للإسلام ف ا ل خ ي أخواننا م ش ع مصران و د ي نفس ا ل ا ع ه لنفهم يوم قضيه حقد قضيه صراع بين حق وباطل قضيه ق ر ا ر ي ة لن ترضى عنك هذا حرف لن نحن بحاجه الى ان, أن ندرس ن هذا, هذا الحرف حرف النفي هذا حتى الان آ ن م ا ه كويس معرفه دلالاته ك و ي س تفيد النفي ا ل آ ن ي والماضي والحاضر والمستقبل لن ترضى لن ترضى عن اليهود ه ا والناصر ف ا لا ع ة ق ب ل ن ح ت ي ت ش ب و ا بها وأن ع م ا ا ل ش ع و ب أ ر ا د ت أن تعود ب ه ا لكن بينكم عشر عسى عشرين مطرا مالي بكل ب س ا ط ة انظروا مثلا ق ا ل و ا قالوا لا ن س ت خ د م ل ح ز ا ب لماذا قال تتعارض مع ا ل ع ل م ا ن ي ة و ل م ا ن ي ة ا ل د و ل ة نحن د و ل ة ع ل م ا ن ي ة لا نستخدم ه من دولة علمانية حق ح دولة هذا ل الالحاد سبحان الله فيبنى والكفر والزندقه و ا ل ا ب ا ح ي ة تتعارض مع ع ق ي د ة ا ل د و ل ة ودين ا ل د و ل ة و د س ت و ر ا ل د و ل ة ا ل ا س ل ا م ي ة الا وهو الاسلام لا لا هذا ما نقبل الناس كيف تقدس يعني رغبه واراده د و ل ة يعني تمنع ا ل ح ر ي ة تمنع ح ج ا ب و د ر د حجاب النار امراه بمشاعر شعار ا ل د و ل ة وقانون ا ل د و ل ة العلمانيه ة الإباحية صفة يعني يدعون الدين لكن عندما تريد الذي ينتصرون دين العمل الشعب عندما لكن أن تنصف、للحق. أن نفس القانون ما تتفهم هم بخالح الحق بخالح ا ذلك للحق ل ل به تستغذ ما انت د و ل ة سلح على الدولة شيطانيه لا ح شخص يحترمك اخوانا فرع م فينكم معروف كان معنا وكان معنا كيف تعاملنا معهم اليهود النصارى تاريخنا كان اليهود وكان فيه وكيف النصارى عاملناهم ثم انظروا انتم اهل الغرب النصارى كيف تعاملتم معهم يعني سديدهم المدنية العالمي والثانية عرفوا تعرفون سنة سنة قبل سنة قبل... غابة. قبل سنة احترام ما هكذا وهذا الله خلال الله غابة ربا كلها غابة الحرب الأولى قطل قبل قبل قبل قبل قبل قبل مائه سنه ما عرفوا هذا النوع من الازدهار والتقدم إ ل ا بهذه السنوات ا ل أ خ ي ا ق بالتالي ل ا ي زودوا على الاسلام ل م م والمسلمين ك ونحن كلمناكم في دروس حقوق و ا ج ب ا ت حق الجنه وحق المعاهد ما يغني أ ن أ و ع ي د لكم هذا المعنى وبالتالي لا نقبلها. لا نقبلها. إنما يعني هم يريدون يحتغلوا والله في خمسة عشرين مليون مليونان ويحتغلوهم والله نقبلها نقبلها بمطفر الفزعة لا لا إنما مطراني ديننا في سرعنا قلتكم في... يتدخلون في كل يتدخلون كل يعني في عشرين في شيء في في في في هذه هم خمسة أن إن شيء القانون الذي يحكمنا في شرائعنا في حرياتنا في قراراتنا في عبادتنا في حتى في دراسنا حتى في, في ش ك ن ا يتدخلون ا بشكلنا البس هذا م م لا تلبس هذا, تلبس هذا, البس هذا لا يجوزك أ ن ت رب ي ل ح ي ة رب ي ل ح ي ة م ا أ ح ل ي ا انت ا ل م ر أ ة تخلى عن حجابها سبحان الله يتدخل في كوسه و ش ر و ط يتفاخر نعم أ ذ ا م الأمر و أ م ر ي ك ا والغرب سمعنا وسبحان الله تتفهمون كل هذا ثم لا تتفهمون عندما يكون الحكم لله والله ي ق ب الحق والذين من دونه لا يكونوا حسنا ل ي هذا أجيد. يعني عن سؤال عن ابنة م الله الموضوع ذو ش ج و ن م ك ن أن نتكلم عنه ك ث ر يقول كيف يمكن للعلماء والفضلاء مصر أ ن ي ت د ا ر ك ا ل و ض ع ا ل آ ن أ ق و ل ي ع ن يعني ي الان المعسور لا يدخل بالمعسور يعني م ا ي د ر ك قليله خير من أ ن يفوتنا الكل الان ت أ خ ر و ا يعني أ ق و ل ان تصل متاخرا خير, من خير من ان لا تنزل مطلقه صحهم ت أ خ ر و ا لكن يترجلوا صحهم ت أ خ ر و ا لك ع ن ي ه م أ ن يترجلوا ل ا د الشعوب لن تسامحهم لن تسامحهم الشعوب سيسالونهم وسيحاسبونهم صحهم تاخروا لكن ترجلوا ج لكن ينزلوا يتأخروا الآن لن ا غطر اثبت ل ل لهم لكن ينزلوا الآن الناس. الناس الناس الناس يتقلوا لكن ه ممكن ويقود وقود أغطاء بس أ ح ق ي ق ة ي بنسبه ل أ ه ل ن ا شخص اثبتوا آه... تحضر ورقي أ ب ت و أ ب ت غ ي ر ة على البلد هذا الطاغيه هلكنا طاغية مصر ب ا ل و ط ن ي ة والحب والوطن. الوطن والوطنية. الوطنيه أخواننا تعني ان تدخل في عباده وموالاه الطاغوت هذه الوطنية. الوطنيه ان لم تدخل في عباده الطاغيه ولا في نصره الطاغيه ونصره حزبه انت غير وطني انت ضد الوطن انت يعني عدو الوطن هكذا هل اكون بالوطنيه هل اكون بالوطنيه, هلكون بالوطنية. يطلعوا من ألد أعداء الوطن يطلع البلطزي والحرامي الطرق يقطعين من كانوا عناصر ا ل أ م ن عن ا ص ر ا ل أ م ن خ الشعوب ا ل ح في ل ح ظ ة الشعب المصري يحتاجهم ل أ ن يحمي ظهرهم ويحمي بيوتهم تخلوا ثلابهم ولبشوا يحقوا وغيروا ثلاب ا ل مليونين د ع ب ن مخطف وعنصر امن ينتسبون من الشوارع المصريه أ ك ث ر من ع م ا ص ر الجنس احدثوا طرائقات ا ل ا ا ل الشعوب سرقوا ذهبوا ارهبوا الناس يعني كما قلت لكم لكي يسحب الناس من المظاهرات ومن الميادين أ ن كل حد يذهب إ ل ى بيته يعني بيتكم أ و ر ع بيوتكم يعتد عليها بيوتكم ت ح ت ر ق لكن الشعب المصري ماذا فعل قسموا انفسهم قسمين قسموا انفسهم ي س هذا من عناصر ا ل أ م أ م ن ا ل ط ا غ ي ة ي س م و ه م من ا ل ب ل ط ج ي ة أ ن ا أ ق و ل ب ل ط ج ي ة في النظام هؤلاء كما قلت لكم سابقا لا يمكن ا ل ب ل ط ج ي ة عشر وعشرين يرعب و ا مصر كلها ب د مصر كلها ب س ا ع ة و ا ح د ة الكل كان يستغيث من هؤلاء ا ل ب ل ط ج ي ة يعني من هم يعني تريدون أ ن تقنعون ي ان شعب مصر تحول لبلطجي بحيث ن ي ر ج ب مصر كله وشعب مصر كله مش ممكن هذا عمل منظم من الملونان مختلف المخابرات المصرية هذه هي الوطنيه ت ت ي بهذا الفاتح و تربوا اللامبارك الوطن هو هو هو هو, هو, هو, هذا هو الوطن و و الطاغف هذا على ل أن ن ة أنت موت في سجل الطاغف ذ ان هو ل ط ي ة لم تكن كذلك ف أ ن ت ل ص وطني ضد الوطن و أ ن ت م ن أ ع د ا ء الوطن وليس لك حق أ ن تعيش الوطن هل جريمتنا نحن نحب ن ح د ي ا ر ن ا نحب بلادنا اكثر منهم احداث ف المرات ب ب ل ا ن و ح المرات ا لكن هم قالوا لك اذا لم تدخل في الولاء ل ل ط ا غ ي ة و ل ع ب ا د ة الطاغوت انت بص و ط ن ي ا ن ت بدو وطننا اقول لهم بئست ا ل و ط ن ي ة هذه ان كانت ت ا ن ي ع ب ا د ة الطاغوت وتعني الدخول في موالاه الطاغوت وحزب الطاغوت وطقسك ا ل و ط ن ي ة ما هكذا نعرف ا ل و ط ن ي ة ان تحب الوطن ت ح ب ارضك وارض المسلمين وتغود عنها وتخدمها و ت ع ل م ش أ ن ه ا ب إ ذ ن الله عز وجل وحصلها من الغزو الغزو اغض ل ل ع د ا ا ء ز والغزو والغزو و هو الوطني هو المواطن الفكري العسكري الثقاطي تحصلها هذا هذا هذا غ النظر عن استخدام هذا ا ل ا هنا ل لي أقول هل ي تؤيد أعود فكرة م ص ل أقول لك في يعني مصر أجده أنا لو مش س ت ط ي ع ا ل آ ن والله يعلم خبت لو استطيع ان اكون بين اهلي في ميدان التحرير هذا في مصر الان انزل لو استطيع لو أستطيع ان اكون انا ابيت ن لك انا م ابيت في البيت انا كنت هناك ابيت معهم في الميدان ابيت معهم اربع وعشرين س ا ع ة ما تحرك ما ذهب الى البيت م ا ف ي ء اعتصم معهم اربع وعشرين س ا ع ة ت ع ب ئ ة تشجيع ترغيب ت أ ي ي د فقل لي انت معهم نحن, نحن لنا عشان ثلاثين سنه ندعو للخروج على هؤلاء الصغار بعد أ ن م ض ل الله علينا بهذه النسمات الشعوب ا ن ت ع ث ت ل ن خ ز ل ه م معاذ الله نتحلى عنهم معاذ الله معاذ الله لا نفعلها لا نفعلها غير نفعلها ن ف ع ل ه ا نحن لنا ثلاثين س ن ة نقول لشعوب نستيقظ و ن و ق ف فيهم فبعد أ ن ضب الله فيهم ا ل ح ي ا ة ارانا أ ن ن خ ل ه م لا والله ما نفعل ذلك وأنا اربط من كان هناك والله أ ق و ل لو أ س ت ط ي ع ان أ ق و م معهم على مدار الوقت و حدث نفسي لو أ س ت ط ي ع ان أ غ ز و معهم لو أ ق و م معهم في وجه هذا الطاغيه ا ل ل ع ي م و حبه و اصابته ر أ ت ى الله عز و جل أ ن يجدين على نيتي <تصفيق> اتى الله أ ن يجدين على نيتي الله يعلم نيتي ان لو كنت هناك كان سيرى هذا الطاغيه مني م ا ي ع ج ب ه والحمد لله أ ن ليس هذا الطاغيه وحسب بل تراث العرب لكل ه م الله عز وجل ي غ ي ب ه م لله وانا أ ش ع ر بالفخر في ذلك و أ ش ع ر أ ن هذا إ ج ا ب ة لله عز وجل أ ن أ غ ي ظ الكفار واغيظ الطغاه ل ل م ؤ م ي ن الظالمين أ غ و ظ ه م في الله ولله يغتاظون لي الحمد لله ا ل آ ن بعد أ ن دبت ا ل ح ي ا ة في عروق شعوبنا واهلنا نحضرهم مع ا ل ل ه م ا الله بل أ ق و ل لكم صدقوني شعور, شعور التقصير يلاحقنا على مدار الوقت و أ ن ا كنت في, في, في, في سفر اضطراري ما عرفت كيف أ ع و د و ك ي ف أ ن ف ك هذا اللاقط و أ ق و ل هذه الكلمات ت ث ب ي ت ا ل أ ه ل ن م ي ه مصر و ت ث ب ي ع ا لهم الى ان يختلعوا الطاغوت ونظام ونظامه وحزبه كله أن أن نقول عندكم ثانية تمكنوا يثبتوا فعي ثم بعد ذلك عندكم جولة الله وشاء الله الجولة الله الله الأولى لإذالة الطاغوط لهم خطم من يحكمكم ذلك كيفة اثار الطاغوت واحبه ثم الدوله الثانيه ان تعملوا جادين على ان يحكمكم شرع الله لانكم م م س ل ا ل أهلنا وشعبنا مسلمون لكل و إ ن ك ا ن ا ل آ ن ساعتن ة ب ح ص ل في السوق ان بعض ا ل ز ن ا د ق ة يستودون ع ن ي ر ك ب ا ل م و ج ة لكن عتبونا كما قلت لكم على أ ن العلماء فروا السحر ا ا م ل ل الله. أعود كنت اقول ف ك ر ة أ ن الشعب المصري يعني في هذا الحدث أ ث ب ت ذكاءه أ ن ه قسم ن ص س ه ق س م ي قسم يحمي بيوت من ركوف ا ل أ م ن ومن تراث ا ل أ م ن وهذا ا ل أ م ن هذه ا ل ك ل م ة ك ث ي ر ة عليم والله هؤلاء المجرمين هذا التحذير الذي ص ا ر ح عليه أ ه ل ن ا في بطر ب ل ط ز ي ة النظام بصير بلطاغية لا اعشاب ا ل ب ل ط ي ه ي ح يكون عندهم ش ي ه مروعه انا ارسل بلطجيه البلطجيه هؤلاء احيانا عند النحو بالسحن بمسحن البلطجيه هؤلاء السابقه تاخذ الحميه لا يعتز على النساء لا يعتز على ا ل ب ي لا يروعون البيوت لكن بلطجيه الصغار يفعلون ممكن ا لذاك لو وجدنا ش غ ه في ا ل ص ا ر ع ي أ خ ذ ه ا ممكن ممكن. ممكن يعمل لكن من الذي يتجرا على أ ن ي ع ب الاجماعات نغد النساء نخرج ا ل أ ط ف ا ل من الذي يتجرا على هذا الكعب ا ل د ن ي ل ب ل ط ج ي ة الرضا ب ل ط ج ي بلطوية ا ل ط ا غ و ط حول ا ل ب ل ط ج ي ة هم الذين يتجراون على هذا ا ل ف ا ل دني هم ا ل ذ ي ي ن ت ج ر و ن ع ل ى ه ذ ا الثالث ن ي ا ن ه ربوه على ع ب ا د ة الطاغوت وان حياتهم الطاغوت هم لا يعرفون ع ل الطاغوت لا ي ع ر ف وطن ن تنفيذ الى اوامر ل ا و ل ط مطرح ا و ن م بلد ما بيدنا ف ي ت ج و ن ص ل ى فعلوا المكرر ل ف ع هذا في تونس هذا العمل هذا الجنود ش ن الشياطين هذا فعلوا ارعبوا النا لكن في مصر يعني كان يعني خطه يعني خ ط ي ع ه م ل ت جميع المدن ا ل م ص ر ي ة حتى حملت جميع المدن المصريه ة من ب س ا ع ة و ا ح د ة ن ا س كلها تشكو ي ح م و ن ه ا من ا ل ب ل ط ج ي ة طيب سبحان الله ا ل ب ل ط ج ي ة واحد عشر عشرين الاف مش ممكن لما ي ن أ ت و ا هؤلاء مش ممكن كذلك الناس ت خ ط م ت في هذه الخدمه للامس قالوا بدنا نرجع ا ل ف ر ط ة م ر ة ثانيه ة ل ب ل ط ج ي ة ا ل نرجع ظ ا م ن نلبسهم لابنكم العسكري ومنزود الشارع ا يومان هم يرادوا بالناس فقدوا الشعب、الدعب. الشعوب فقدت ا ل ث ق ة بهم يعني حتى من ا لكن م ح ا ل ي ة وقد اهلنا ت ب ب ا ي ة ل ظ م لكن أهلنا في مصر ماذا فعلوا ق م و اقوم أنصصاً م ي ن أن هذا أ ق ل لك ل هذا ع انفس ئ ه م أ الحمد لله. أهلنا لله لأن ي في زكائي مصر منتاز قطموا أنصصاً م قسمين م نحن البيوت والصرف ر هؤلاء و وهذا ا ل ط ا س ة ا ل ب ي و ت كان يريد, ان كان يريد ان هذه العملية من, هذا من هذا هذه يريد ان ل ل ع م م ي ة هذا هذا الشغب البلطذة ا من خ يسحب ة هذه ومن ان يريد الكل ع ب من ا لشراسه ع ويخلي و كل ح ح د يقتدان ا بنته ر تحت عنوان البيوت م المناسقين ن ن نفس ا س ق ي و ط ع قال ان ب ك م عورة、نفسه. فنادو اليوم قال الله سليمات. سليمات عورة. في عليكم. فكان ح ر اترقوا الصغور س و اترقوا ه الله ا لنا الميدان نفسي نفسي نفسي صباح و ن بيتكم عورة الضوء الغرض ان يفرغوا الشارع ي أ خ ذ ويكفوا ل ا م ر للنظام و ل ل ط غ و ت وبعدين يسترد ع ا ف ي ت ه ويرجع يخفف ويرجع بعد ينظم في ك ب ح الناس في فصاصه العباد لكن انا له باذن الله انا له بالتالي مثل هذه الحركات ا ل خ ب ي ث ة لهذا النظام سوف اقول لكم هذه المخابرات ا ل ع ر ب ي ة د ن ي ئ ة د ن ي ئ ة د ن ي ئ ة لا يهمها من ا ل أ م ر سوى ح م ا ي ة ك صعوبه نظامه شعوب نافذ شعوب ح ي ا ة في ارض ر ا ح ت بلباط ا أنت الشهوه ن ظ ا م والنظام الطاغوت يعرف ن ق ط ة ا ل ء في ا ل ب ح م ان تسبب شهواتهم شهوه البطن وشهوه ا ت ذ ا ل ف ح الطريقين وضعفاء لله تاخذ ف البطن والحرث ياتون بهم ويعطيهم ما يهديهم وهم يدخلون في ع ب ا د ة عبادة لكن هذا كله عم يكون على حساب ا ل أ م ة و ع ل ى حساب المسلمين لكن نحن نعود ونقول الحمد لله يعني أهلنا في فيه في أهلنا في في مصر نشوف مشوار جيده ويعني سبحان الله الذي كنا نريد الخطر أ ن اليوم الثاني ينبغي أ ن يكون أ ق و ى من الذي قبله واليوم الثالث أ ق و ى من الذي قبله وهكذا ل حين يظل النهار مهما كان عنيفا وشريفا وهذا الذي حصل في تونس وهذا الذي حصل في مصر الله يريد ان يخرج من هذه ا ل و ق ع ل ك م كيف ا يريد ان يخرج ثم يلاحق امنيا و م س ا ء ل ة وقضاه والانتربول والمجرمين وفعال انت صرخت وقتلت فيه فيريد ان ينسحب لكن تحت الغطاء ي م يحميه بعد الانسحاب سواء برات البلاد أ ق ل شيء لا تصل له ا ل م ل ا ح ق ة لماذا ل أ ن ه ترك الفريق الذي يدافع عنه هذا عمر سليمان واصحابه ل ك ا ل ك هذا الذي يعني يؤخر ع ن ي ي فرار هذا مصر, مصر. يعني مصر, لكن مصر الخيرات بلد بلد بقاها لكن لا شقوها حتى أ ص ب ح ت ب ك ث ر ة ما حلبوها أ ص ب ح ت تمزق دما م ا ك ن م ا في الحليب خلاص الحليب خلاص ترتدى دم عنده رحل ولا س ف ق لا رحل ولا س ف ق لا على بهاد ولا على عباد يا عيني يا مصر م ص د و ل عنها أ م الدنيا أ م الدنيا مصر وانا د ه ك ت مصر أ ن ا ا ل آ ن أ ك ل م ك م وعقلي وذهني في شوارع مصر, سبراً سبراً. في مصر انا ذهبت ا ل مصر و أ ع ر ف ا ل ق ا ه ر ة خبرا خبرا وهذه ا ل أ ح ز ا ب هذا ا ل ميزان التحرير أ ع ر ف ه ياما جلست ف ي ا م اعرف أ هذه السوارع كلها أ ع ر ف ه ا نصر ام الدنيا لأنهم هذا جعلوها آ خ ر الدنيا جعلوها صفرا على السماء ن ز ع و ه ا من قلب الامه ف... نحن نفرح الان انها هي مصره تعود لامتها تعود لحضن ا ل ا م ة ا ل ا م ة تحتضنها من جديد ل ا ه ي تحتضن ا ل ا م ة لانها مصره كبيره مقامها مقام ا ل ح ض لذلك ك ل ت لكم با... و أ ع ي د أ ن الذي حصل ويصل ح في مصر ب إ ذ ن الله فهو نحدث على ا ل م ن ط ق ة العربيه كلها بإذن ا ل ل هذا ه الذي يقلق الطغاه الآن ذ الان ا ذ ي يقلق ل م م ي هذا يعرضهم لله أهلنا نثبتهم ونقضيهم مدينهم لأهلهم الذي الحمد وأخواننا ونصدعات مثلما الضغاط يتواصلون بالهنة نقول في في في ندعو مصر مصر فنحن نحن بأن اشد الهمه النصر قبل شهر أ ن ت م يعني ص ا ب ق و ا و ي ي أ و أ د ن ى من ا ن ص ر سلو ك ل و ا بغلب باذن الله للشعوب من طبقه الله عز وجل هذه ا ل أ م ة م ر ة عنها ط ر ا ئ وفرائن و ج ب ا ب ر ة ق ل ه م خطب النار أبداً نسال الله عز وجل ان يوزيه بما ي ت ح ق ب ق ي الشعوب بقيه الامه بقيه ا ل إ س ل ا م في ا ل ن ه ا ر ا ل م ت و س ا ل ل ه عزيز أن أن أن يعينهم أن يعني يخبئهم يفضرهم يثبتهم أن وأن وأن وأن الآن الأمور من اهلنا في مصر مات قتل الله أن الله أن من ح ل ن اخي نسال الله جل ان يقتلهم شهداء نسال الله جل ان يقتلهم شهداء م ش ك د ه نحن ن ح ز م من ه ا لكن نقح من ه ا نقح عنهم شهداء كما قلت لكم حادث راح مني, سنت واحد. مني. لما كل قطار هذا النظام ا ل ف ا س ذ هذا تم الله بسبب ادارته حوادث القطار الموت فيها مئتين ثلاثمئه واحد من اهل مصر ح م ا ر ة انهار على اهلها فقتل مئتين ثلاثمئه واحد كم في أهل لا اعزم لكن مكانتها تتحدى غير الامه اكل خير صدقوني لو قتل من اهل المئه نصر الف اقول اهلناهم ر ا ب ح ش ه د ا بيد الله ثم تحيا ا ل ا م ة ع ش ر ة الاف اهلناهم الرابحون وقد كان ا في ا ل ج ن ة وقد ل الجنة بذلك اقول للشعوب كان ه ل و ص ب ا في ا ل و ر ي العربية التي ة تحدودا كلها حكمها الطغار ولشعوب اما ن ت ح ل و ا عجلة الغازات تحلوا التحيات واما تموت ان اما ان تطبوا العزيزة إ م ا أ ن تحلو حياه ت ا ا ل أ ع ز ا ء أ و تموتها وتشرعها لا في خيار ث ا ن ي لما الشعوب تختار هذا أ و ذاك ح ي ن إ ذ ن الطغاه ة يولون ن ا ط ا ة ا ل أ أن ه م شيء ش تضع ع ا ل و ب م ص ح ي بيها إما حياة الأعزاء إ م ا أ ن ن ع ي ح ي ا ة ا ل أ ع ز ا ء أ و نموت موت الشهداء ن والناس تنزل نحس وما لما عليكم الذي قال الله الدار قال تتتالب الأمم تتتالب الأكل فيها يا في كثير قباطها قصر سبب سخف وسائف ربهم قصار على كلكم أمم ط كثير كثائك يصابون بالوحد في ذلها يا رسول الله حب الدنيا وكراهيه الموت في سبيل الله هذا هو ه ذ الداء هو ا الدواء أ ن تحب ا ل م و ت في سبيل الله تطلب الموت الموتى توهب لكم الحياه ة تقضي الدواء ا تخل ل ل أن عبد وقف اذا تبايعتم بالعلمه نوع من انواع المعاملات الربويه لتبايعتم اذناب البقره اي الرائحه اراضيكم بالذراع فتركتم بهذا في سبيل الله و ق الله عليكم ذلا خوف رحوان لا ينزهه منكم حتى ترجعوا لكم ت ر ج ع الى دينكم ترجعوا الى ه ا د ل رزتكم على ا على على الخيات الحمد لله ما حصل بكتورها خير. بكتورها خير. هذا يعني أ ن جسد هذه ا ل أ م ة لم تعد تؤثر بها المخدرات هم لهم أ ق و د يبثونها ا ل ج س د الكبير يبثونها المخدرات ي خ ذ ر و ن ا ل ا م ة كلما استيقظت ي ع ن ي أ ع ط و ه ا جرعه من المخدرات ناموا ناموا ولا تستيقظوا فتنة فتنة دعنا انعقضها اللهم ا م ونسال ا ا م فوتو ت ي فتنة فتنة دحت فتنة فتنة عنوان ا خ الله ن فتن وعنام ا ا س في ر ان نقول جوعات يكمل م ع الخير وان يعين على الخير وان ينصرنا بدينه وان ينصر دينه بماء اللهم امين اللهم امين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه ع و ع ل م يعني هؤلاء الذين يقولون هذا الكلام انظروا موقعهم هل هم في اين ل ا في الغرف ومغلقين الأبواد هم ا الأعذار ل ك ي طبعا ستكون النتائج غير مرضيه لما ا ل أ خ ي ا ر يعتزلون طبعاً, طبعا لما أ ن ا بدي اتخلى هؤلاء العلماء ي ت خ ل و ا و ا ل أ خ ي ا ر يتخلون والفضلاء يتخلون عن الشعور طبعا حينئذ سيكون البديل هو الشيطان طبعا وهذا البديل الذي يخافونه هو كله من عند أ ن ف س ك م بسبب من عند أ ن ف س ك م بسبب م ن عندي أنفسكم ه ا شعور خ ا م ت تفضل يا شيخ ل ن تتخلاك عنه ولو جاء البديل ليس كما نحب ا ل ه من ع ن د أنفسكم ج الله ء ت ك م ا ف ر ص ن خذلتم الفرص هذه ماذا سيكون ب د ي ل اسوا اين انت ا لماذا ب د ي ل لا تكون أ ن ت البديل ل الساحة الآن فهي ف يا تارغة ماذا الساحة تارغة جنب؟ ض انزل السارع تعمل لي خ ط ب من ورا ء القنوات من ورا ء الشاشات انزل السارع يا اختي مع الناس عبد الناس. الناس لان كل اللي يتكلم ز م ا د خ الالمانيين كان ل م ل ا قاضي منك و خ د ن ا اخير مش ممكن ان يكون هؤلاء اللي بس الشعب المصري الاذن مش ممكن لكن جماعتني من ا ل ب ا ح ي ه و ر ا ء في ا ل ن ه ا ي ة و ج د ن س ا ء فاضلات ملقبات ح ج ب ا ت و م اما ي س ت ق و ا الشهر ازواجهن في السجون السجون ا ل م ط ر ي ة في مقابل ا عشرين او ثلاثين الف موحد يذكرهم انظروا ما احد يذكرهم ه ا لا ب ر يذكرون ان ع د ي سجون م ا ا مصر عني يعني ما احد ي ذ ك ر ه م ل ا هذا ا ر ب عشرين وثلاثين الف س ا ب موحد ولهم عشرات السنين لهم عقود هذا ع ب د الزمخ هذا البطل لو كم س ن ة لثلاثين سنه بعد اخوانه لهم سلسله ص د ي ما عملت ك ل م عنهم وحديث بسيرتهم لكن لو مش بشر ما لهم اهل ما لهم نسوان الان نساءك اضبط يعني فقط ص ا على يحسبون بدو يخلق الناس يعني ما ح د يتكلم عنهم لا لانهم م س ل م ي ن حتى الاخوان ا م ك ل م ي ن ما ع م ل ي بسيرتهم يعني اهم ل المسلمين شيء افنز عن كم واحد من الاخوه المسلمين فاذا خ الاخرون مش اخوانكم و ا ساب واحد ن ك م مش مسلم م ألف ألف ل هو م هؤلاء ت ف ا انت ا معهم فيهم عموكسة تفعون بس ببحر ليس ي ن ه ؤ ل اخوانكم ء مطلعين الاخرون ح ي ت ه م م حد حد يتسلقهم يتسلقهم ما هؤلاء ا هنا وقلت لكم اسلمي ا ل ت ي كانت حاجه تسجيل قابلين اخذتي اسلمهم فقط اسلمهم و ا ق هم الله يقولهم ي س ا ل ن ك هذا يعني هذا يقول و ا خ ذ العالم هيا ا ن هذي سجل سرعتي ستي س ل ع ت ي سرعتي سرعتي سرعتي سرعتي س ر ع ي سرعتي سرعتي سرعتي ن ر ع ت ي س ر ع ي سرعتي سرعتي سرعتي سرعتي س ع ت ي سرعتي سرعتي س ر ع ت ر ي سرعتي ي س سرعتي سرعتي س ر س ر ع ت ع ت ي س ر ع ع ت ي س ر ع ع ت ي س ر حقها ق ط ل ه دات عن زوجها وابنها ل أ ن وللاسف س ي و س ك ت هذه ا ل م ر أ ة من حقها تقول زوجي من حقها تقول ولدي من حقها أ ن تبكي أ خ ا ه ا و أ ب ا ه ا وزوجها من حقها أ ن تبكي اذا في مثل هذا الموقف ما بدك تعال ا ف ر ا ج عنه متى, متى ستفعله خذلناهم خذلناهم خ ا النساء خذلت النساء خذلت النساء خرجت يا عبد الثوم ع ع ل يا عبد الثوم عليكم. عليكم يعني ترضون ل أ ن ف س ك م الغرف ا ل م غ ل ق ة والغرف ا ل ب ص ي ر ة ث م النساء الخير يا عبد الثوم ل ه أردنا أن نسال الله ا ل س ل ا م لكن ن بد أ ا ل ح ق يعني مصر من ا ل إ س ل ا م و أ ه ل و عمسيون نعم ه ا مسلمون ع ا ا ع مهما س م ع ك ث ي ر المصريين هنا من و ل خ و س ه ن المصري ز م ا ء ن ا ل م ي ن من أكثر ا ل ساب و ر ي ي ن على ا ل ف ط ر ة بواحد الفطرة الواحد على الفطرة. فبالتالي اقول لكم هذا صعب يتدين في ا ف ط ر ة حتى لو ذهبت به النبات صدقوني على ا ل ف ط ر ة ب التالي هذا هو اهم من يخيف ي الغرب و أ م ر ي ك ا أ ن ا ل آ ن من اين س ن ا ت ي بطاغيه يحارب دين المسلمين ع جهة ا في المسلمين ه أن يكون طاغية يكبت ص ر ويحرمه ويخاربه في ي ل أ ن ه م يعلمون أ ن هذا الشعب مسلم بالفطره مهما كفرته بان عصيته ضحى يعود للاسلام وهذا ا ل مرافق ليبرالي صار يصلي مع الناس أرقام مع مع الصوفة صار يصلي معهم مهما ذهبت المذاهب لكن تقول مصر مسلمه وشعبها مسلم وستعود ل ل إ س ل ا م د و ل ة ونظاما وتشريعا وحكما والمسلمين سيعودون ل ل إ س ل ا م كذلك لهذا ا ل ي س و ل الله ذ ا ا ل أ م ر لذلك هذا المعلق الامريكي هذا واحد سياسي امريكي زيوري ن ا إلى ا الإسلام د ا عندهم لا يمكن ي أن ن حتى لو كان الشعب المصري, المصري, المصري كله ولو تدع الامر ان نبيده لان نحن نشارك في ابادته خيار منديد في الإسلام من المدة أعطوا الله سلامه وعنوا مصر عنا عفو أسوأ كما وعزوكم ل ل ه خيرا كما قلت لكم احدد نحن تضامنا مع أ ه ل ن ا في مصر وقضيتهم وكذا ي ن ظ ر ي ص ان د ن ص ي ح ي و ا ل ت و ز ي ي والتصديق لانه نحن جسد واحد ويمكن يتفرج على أهلي في يقول مصر مصري أن أحدنا أنا على لك أنا أقولها وقلتها ا في هذه ا ل م غ ه ا ل ن ظ ا ر ومن ي س معي اقول له اسمع ي ع ن يرونني ي ولكن اهتم ب ا ل ق ض ي ة ا ل م ص ر ي ة انت يا شاخبوري ولا اسمع ح ت ت م مصر في ق ل اسمع اذا عم تحدثني في هذا المنطق انا م ص ر ا ل س و ر ي وجزائري و ل ومغري واردني و ف ل س ي ن ي وشعوري وشومالي وباكستاني وشي ثاني وكثيرين فلا كل هؤلاء والحق ك هؤلاء ان اتكلم في كل هذه اللقاء ه ؤ ل ا ء لم يعانونه لجزء واحد ل م ا قال الحديث صلى الله عليه وسلم فهاته لا له سائل المسل السحر لا يمكن الا ان نكون كذلك لا يمكن الا ان نكون كذلك انا لا اقبل ان يقول هذا حدث مصر ي و ا ل م ص ر ي لا هذا حدث كل مصر واقبل هذا التقديم هذا الفصل بين الشعوب هذه تفرقت بين الاهل لا هذه فرصها ا ص ل لها اصوات قاتلون ويوالون على تكسيكه على هذه الحدود الجرافيه لا يؤمن إ ل ا أ ن ن ك و ن ك ذلك بالتالي من حق أ ح ي ن ا و أ خ و ا ن ن ا و أ ب ن ا ئ ن ا و ش ا غ ن ا الا بين في مصر أ ن نخصه جزءا في ما لا يخدمه في نصيحه بتثبيت بتوجيه أحيانا قد نرى نحن أ م و ر ا هم لا يرونها داخل الحدث ل أ ن هؤلاء الذين في المواجهه د ا خ التحرير ا ن ش و ا ح ا م ي ن كمبيوتر و ب ي ط ل و ا على ا ل أ ح د ا ث أ و ل ب أ و ل ممكن أ ن ت في الخارج على ب ي ن ة من أ م و ر هم لم يتنبهوا ل لها ب ه و ا ح ي توجهكم يا سارية ل ا لها ا لا س يأتيكم من ذ السارع لا هذا الطريق يأتيكم يأتيكم من هذا المكر. لا ي أ ت ي ك م من هذا الكلمه منتبهوا انصح ل أ ن ك ممكن أ ن ت ترى بحكم يعني المتوفر لديك ا ل آ ن ما لا يرونه م هم فبالتالي م نحكم ان ا ل م ص ي ح ه هم منا ونحن منهم لا نقل شوف ي أ خ و ا ن ن ا ج ذ ا ك م الله خير نحن هذه, هذه الولاءات ا ل و ط ن ي ة التي حركت الشعوب أقول الشعوب المسلمة لا تتفضح لا تحديثا ترتفعوا إذا تسوقوا ل الشعوب يوجد شعوب أخرى صدقون ا عندما تبقى لهذا المستوى حينئذ م ش ممكن من ل معطاقنا ذات الزرخ ل س و ر ينطلق ي ل و له كل ه ا من الطائف ا هذا داخلي هذا عندنا ة يعني النذب هذا سأم وزير ا ل خ ا ر ج ي ة السوري ماذا هذا ا لعلكم ا ل ل ع س م ع ت ل كلامه هذا ا ل وزير الخارجيه ا ل س و ر ي ة اتسلم و ي ا ليس ه ما تكلم قال ي نحن نتابع هكذا تعبدي اتسلم هكذا لو ك ل ت ن ي محسوبه ل أ ن المخابرات تحاسبه على كل ك ل م ة قال نحن نتابع بقلق ما يحصل في مصر ويعني و ن ا ت في هذه الدماء التي حصلتها لهم وراءهم ما يدخلوا الدماء تدمر ف ي داخل السجن قتلوا أ ل ف أخ من ص ف ة ا ل أ خ و ة م ز ر ه حماه قتلوا فيها أ ر ب ع ي ن أ ل ف في, في, في يوم وليله واحده لكن الذي س ع ا د ه م وقتئذ ن انه ما كان في هذا الاعلام ولان ك ا في الانترنت ولا كان في هذه الفضائيات ولان كانوا زريمه تم في تاخير أسف شأن بهذه لكنه الدماء ا د ل شأن عندك داخلي هذا ايها ا ل ايها العبد هذا داخلي داخلي السوري الارضني للطهور وشأن عندك شأن لكن والتركي ش و ف اهل الاتراح قاموا أولا الاتراح ا ت ر ا ك المسلمين في تركيا قاموا غضبا ل أ ه ل ه م و ا ل إ خ و ا ن ه م في مصر نعم ا خ و ة الاسلام هذا شان خ ل ي أ داخلي عند ثقافتك انت يا عبد اتفاقيه س ي ك س ف ي ك و هذا عندك ش أ ن داخلي اما عندنا هو شان سأل كل مسلم في العالم كله و ا ل أ م س هنا قيمه م ظ ا ه ر ة تضامن مع اهلنا في مصر في مصر امام أو ا ا ل ل إ ع أطلعتكم طلع ا ل ب ا ك س ت ا ن ي و ا ل ه ن و المصريه ب ن والإنجليجي جنسية ج ا ل كل ي ا الأخوة ا فيهم م ل ك ل م ما طلع طلع الجنسية كلها الباكستانيين والبنجاليين والسيسانيين والفور كل طلعها هذا ديك حرجة جنسية حبث أبس سنين ومسلين ومسكولين هذا اسم ل المسلمون إلى كلهم يمكن ان تروا ل ل هذا خير كان ل ل ه داخلي م عند الطغاه ل ممكن ان كان لديك وقت او لم تكن و مساله يمكن م ان تزوج ع ل ي ه ش ي ل ه وهو ا ل آ ن في ما لا يحدث في ا ل أ م ه ا ل ث ا ن ي ة من الطورات قد نرى ب أ ن بعض الشباب يقومون بحافلاتهم وبذلك يشعلون و... في حق الثورات وبعض العلماء والمصريين الذين يتطلعون المجالس والفتاوى في ا ل أ م ة ا ل ع ر ب ي ة و ا ل م س ل م ة قاموا بعدم زواج هذه ا ل م ج ا ئ ز لحق الانفس ومن أ ومخددون بالله فواتذلوا بالحديث الذي قتل من نفسه بحديثه فحديثته صغير جعلنا مطلوع المخدد لذلك إن أبوها خارج أجباه ل ن ف س بيده ي وفي خالدة مخلدة في في خالدة مخلدة فهل ي نارضة ع م خ ا د سمعنا فيها خرط في جنبه لأنه الحديث م خ هؤلاء الذين ي حرقوا ل نفسهم هل هم مخلدون في النار وكفار و ل ي س تزول الصلاه عليهم ويستدل ايضا جعلهم الصلاه عليهم ب ا ج ب ل الحديث الذي جاء في المسلم عن جابر بن صمره انه قال النبي صلى الله عليه وسلم برجل قدم نفسه أي بيجب بيجب بيجب في م س ا ف س أ ي ت ا م من الحديث فلم يصلي عليه ف ه ذ ه الشبهه التي تطرح بين المسلمين في م س أ ل ة خلود أ و ل ا ء الذين يحرصون نفسهم ا ل م خ ل د و ن في ا ل ا ل ذ ف اريد ولدون الله ت ص ان معصية والتجائب اطرحه و ع ا ولدون الله عليكم في هذه الحلقه هو ليس السؤال التاسع الذي يتعلق به عائله ا لذلك م محراء اردت ي ان ة بلايقة بلايقة بلايقة بلايقة وما ح اعطيت يا شيخاني يعني أ من م سؤالا ح د ث ومن ا لماذا ذ لذلك ي يبطلون ن ونحن الحدث و أردت تقرا ا ل م ص على الوصول التي اريد ا ل ا ش ت ا ك ف ي ه ا سياخذ لهم في احدى القنوات التي تمكن اخبارها لان احد اركان الجيش المطرد وهو متقاعد ويقيم في امريكا مثلما انه قول ان هناك تنظر م و ن تكوين أخيركم نزلت في مطار أصبحت ل ا ة محمله ب ا ل ا س ل ح ة المحرمه دوليا ا ل م ن ا ب ل المسيئه للجموع والغاره التي تحتل المهاجر قنابل المسيئه للجموع والغاره المحرم دوليا أ ي ض ا ومع رجال الامن في هذا اليوم وهذه الصريخات والله والسبب التي ايضا ب ع ض في, في هذه اليومين بعد ان غادر رجال ا ل أ م ن ويقتل في في ه م ف ت ا ح أ ن يسموا رجال القتل و ي ق ل و ا رجال أ م ن وهم لا ي م ح ن ان ي ص ل و ا ل ي م ا ل أ م ن إ ن م ا هم رجال ق ت ل رجل يقال أ ن ه م سيعودون إ ل ى ا ل س ا ح ة و إ ل ى المنزل د نفس خ لقد نسختم شيئا ما واريد ل ه ل ما ء نسختم بهذه الصوره الدائرتين ا ل ل س ي ن دخلت لنا ع م ل س ي ن ل س ل ا وهذا المجرم ا ك م ا ل س ا ح مظاهر هذا الحكيم الذي هو قانع ي و د إ ل ى حد ا ل آ ن ع ل ى ص ف ا ر م طروحات السن في مجمع في مواد في استجماع في ان ي ت ن ا وأن ي ح م وكذلك أ ف ع ل ن اليوم في حقيقه وهذا الموضوع ق ل ه ا كلها كلها كلها نحن واخونا وعبد الرحمن والعبد اخواننا بالغرفه أ ي ج ع ل ن ي اليوم خروج علماء من الارض وهذا يعني ي م ث ل يعني ن ق ل ع في انسان العلماء يعني خرجوا وشرفوا ا ن ا س و ج ي د زاكيه تعنيف على هذه الخبره وهذه المختلفه وشكرا لك قبل كل شيء في هذا الحديث ب م ر ح ي ا ك م ومعيني المعنى بكم احد اخي ي س ؤ الاخوه هو ل المنطقة د انا يعنيKKار حياكم ل ن الله ا ب جميعا س رمه وبياكم نبات ب خ ي ر السلام عليكم بارك و ر ح ه الله و بركاته الحمد لله نبات باخير الحمد لله مرحبا بخيري ر ح ب ا بكم مرحبا ب أ خ ي ن ا بنعبد الرحمن هذا ا د ي ن اهلا و بركه فعلا لكن ان شاء الله نود ان ن س ه م من أ خ ي ن ا بنعبد الرحمن أ ي ض ا يعني اخر هذا الحدث سؤال الهام في مصر على اهلنا في غزه كيف استقبلوه وكيف انعكس عليهم وعلى معاصيهم وعلى حياتهم في قضية ي الحرق ا حول ل ذ نحن ي ق و أ ن ف س ه م بحيرون ك ر ن ا هذا الفعل ونصحنا شباب ا ل أ م ة ان لا يفعلوا ذلك لنا مقال او مقاله حبذا من اخواننا من ي س ت ط ي ر ان ياتي ه لأنها ه م برابطها كتمنا فيها ولكن ه ه ذ ي التي أتيت عليها ذ ر ا ا ه لكن أنت سؤالك لا شك أ ن ه ا حرام قولا واحدا لكن سؤالك يعني هل هم المنتفى القاتل ب ا ل ن ف س قال ا م خ ل د فيها في ا ل نار اي معنى على وجهه انه مخلد كفر و في النار على وجه التحقيق والحقيقة أقول لك لا لك الانتخار كبيره عظيمه لكن ليست كفرا ولا ناقضا من نواصل الايمان ن و ناقبا من نوافذ إ الحديث أ ق و ل لي خالدا محددا فيها ابدا ي تقل عظم لي ع ا ع ظ ما هو ي حارس ل ا لكن ل اقول لك ا ل سؤالك وزير هناك قرينه خارجه تفرس هذه ا ل ج ب ا ل ة وقال ا ل ن حنان صدقها عن دلالتها ا ل م س ف ر ة أ ن ص خ ا ب ي ا ن فاتني اسمهما سبحان الله هذا راى من مكه الى ا ل م د ي ن ة أ ح د ه م ا وفي في الطريق وكان قبل وفاته أ ن في يده أ ص ا ب ه أ ل م أ وقطع أصابه و يده الذي في وقطع الأرق يده فكان خبث في يده فكان صبفاً فصاحبه وصل إ ل ى ا ل م د ي ن ة ف ر أ ى الذي قتل نفسه في المنام ر أ ى يده م ن خ و ف ة هكذا قال له ماذا فعل بك ربك قال غفر لي إلا يدي ذنبي إ ل ا يدي ل أ ن ه كان هو م ه ا ج ر إ ل ى النبي صلى الله عليه وسلم حسنه الهجره حسنة تحيق العيرة الرابط لا ولو نعم طبع فالصحابي س أ خ ا شاء الله ا ء يحتفيدهم ف إن ل الذي ر أ ى الرؤيه ي ق ص رؤياه ل ل م ب ي صلى الله عليه وسلم قال لي غفر الله لي إ ل ا ليله ي التي هي سبب ا ف ا ت ح الذي ح ط ع فقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم وليده فاغفر او بيده ارحم أ و كما قال صلى الله عليه وسلم هذا حديث وحيد لكن انا لربما اتخذتني بعض الفاظ الحديث لكن هذا هو معناه ل ل لذلك ا يغفر يشفده ويرفر أن, من إن يشفده ما دون ما م ن يساء ما د و ن على ل بيان ر أن ويرفر ان السرق نبين يساء في لذلك نحن ان ل أن هذا ا ل د م عظيم وهذا الوعيد الشديد و ا ل ا ت ح ا ر من الكبائر و ن ح ذ ر ا ل ش ب ا ب من ان يفعل ذلك ا ت ل لان هانت نفسك أ ن تحرق نفسك قاتل في سبيل الله بوابه الخير مفتوحه ق ا ت ل دون مالك ق ا ت ل دون مظالمك ق ا ت ل دون حرماتك دون حرمك دون دينك انت س ه ي د لقطيك ر أن نفسك تحق ا ل خ ر ما م ع يعني يمنعك الخيارات لكن الإسلام لم من يفعل ذلك هل نستطيع هل نجزم له بجنه هنا أقول لا لا او نار وحيده أ و ا ل د ق لك لا نشب. لا نجزم نشب. لا نشهد على أ ح د من اهل الكلت انهم من اهل النار ه الا دليلا م ب ر ن و ن ع ح النبي صلى الله عليه ى م ع ن النار هذا وسلم قال ذ أ ه ل السنه و ا ل ج م ا ع ة أ ن نشهد على معين ل أ ن ه يحن النار حتى لو قتل ن يسوع سبيعها ليست كفرا اكثر فلا يشهد على النبي صلى الله و ي ح م ل ي ه و ا ل ع ا ب إ ن حكمت أ ن ه معاقب لانه ح ت ا ل ت ا ل م على الله ولا ادراك كيف عرفت انه يعني كيف عرفت انه يعني معاقب على, على معين حتى القاتل لا نقوم له ب بي ب ن ا ر ولا وعيد رسالي عليه نعم صد عليه لكن بعض أهل العلم من اهل ل ل أمثال ع م من العلم ر أ ى ان يعتزل ا ل ص ل ا ة عليه يعني ت ف ف ي ف ا وتهذيا له وللناس حتى لا يغر له يغرهم هذا الفعل يعني له له صلاة عليه قد يكون فيه في النعلم من أنه افتزال صلاة هذا له وكل ليس وصلت ليس قد ذلك موء ليس لانه لي لا يجوز ا ل ص ل ا ة عليك ا ل ي قل و صلوا على صاحبكم يعني ك ل ا ن عليه دين وقل و صلوا على صاحبكم هو ما يصلى عليه يبين عظم صنف عظم المحارم لكن لا يعني انه لا يجوز الصلاه عليه, عليه لكن و ر ث ة الانبياء يعتبرون ه له, له عليك ياك تبخيتا ل ه و لمن يفعل س ع ل ه حتى الناس يتجراه ا ن ظ ر و ا مثلا الالام أ الخبيث لما زين ا هذا الفعل وزين ا حرف النفس و أ ن ه م أ ب ط ا ل و أ ن ه م مناضلون و أ ن ه عمل سياسي و أ ن ه و أ ن ه فقرا الناس عن ا ا ا في ل حرف انفسهم ه ذ اهل كل ر ل العلم ن ا لا ف هذا الفعل خ المعتبرين ا ل ذلك فأقول لهم ا و كنا لهم ي ي ع ل أهل ل ل ا ع ان ل م ع ت ب ر ي لهم أن يعتذروا ا ل ص ل ا ة عليه تكفيتا له حتى لا يصاب به ان هذا فعل بطل و م ز ا ه ب له لكن لا نلزم ونقول هو في النار الله, الله اعلم هذا في ما ي خ ص سؤال أ خ ي ن ا الكريم آآ آآ يعني سعد المعزوزي بارك ف ا ل ل ا ن ي ة ا ل ت ي ر ج ه ان اكون قد ا ل ط ب ي ة أ ن الدعاه والشيوخ ي أ خ ذ و ن ا ل ط ق ي ة في, في هذا الحدث في مصر ونصف أ ه لهم لها م أقول الطقية أجواءها ك م ا ل لا على الطقية الطقية لا على الطقية لا الناس الحق أ أن أن أن م يمكن تستمع يمكن تستمع من ثم ة يعني ترضع بد ا ل ت ق ي ة ت ر ي ق ب ا ل ض ع ف ا أقول إ ذ انا العالم أ لا أ ر ي د أ ن أ ق و ل أ ن ه محرم على العالم لكن وقف ة موقف الضعف والعالم في الموقف ا الذي يفرز فيه التقيه ا أن يزبع الحقيقيه ع اذا تغرق ل انتقدت انت يعني قد تكون ا م غندا واحد فضع قال ا ب ا ل س ف ي ن ة ا ل ث ا ن يخذ ة أ بالتقيه لا يستحق لكنه أ خ ذ ب ا ب م ز ر و ح التقيه يليق ب ا ل ق ب ع ف ا ء بالمساكين أ عالم يحرم عليه لكن أقول أ خ ذ ه ا ب ا ل ب ا ل ب ع ف ي خ ا ص ه ا لما ا ل أ م ة تحتاج إ ل ى ا ل ك ل ا م لذلك الإمام أحمد لما قال له يا أ ح م د قل ب ا ل ت ق ي ة قال ك ل م ة قبيره اذا ل إ العلماء أ خ ذ و ا بالتقيه فمك يظهر الحق؟, الحق متى يظهر الحق يعني مسكين ضعي يخذ بالتقية المتباسين الثقية يعني الشعوب عمراتهم من تكون أما كل واحد إظهار الحق قد ثم بعد ذلك نقول ا ل ت ق ل ي لا اجبارها الان راح هل تتكلمون ا ا خ ي ي ف من الصاغوت انتهى من الاسبوع من الاسبوع انتهى الصاغوت ل أ ن ك ستختم خائف إ ل ى متى إلى م ت ى ا ل خائف الى متى يعني بعد ما يخط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 لما هلك واصبح ليسوي بطله والانترغول يطالب به والكل يجرمه تكلم الشيخ فلان وفلان قال هذا ط ا غ ي ة وطاغوت بكير صح النوم صح الخيان صح النوم يا سيدي روح ا ل آ ن لان استيقظ وهذا اللعين هذا اللعين يعني ا ل ط ا غ ي ة ل م اتكلم عنه هذا القضاء ل م اتكلم عنه انت ل آ قبل أ ش ه ر تخاطبه بسياده ا ل ر الرئيس و ا ل أ م ر موالي ا ل أ م ر و ا ل آ ن لكن حتى تتخارك في دماغك لكن ت غ ط ي ة لها اسبابها لها اجواؤها يعني الى متى تفقد خاص من ا ل ط غ و ط يعني الكل يتكلم ا ل ن س ا ء ما ت ت ك ل م يعني في ا م ر ا ة عجوز من فاضلات ونساء عجائب مصر رائع كرتونه ل خ ط ل نظري م ر ا ه عجوز يمكن عمرها بسم الله على ا ل ف ل ي ر ة هكذا تقول ارحل عنا يا خنزير يحفظ عن الله ا م ر أ ة عجوز عمرها سبعين س ن ة تقول ل ل ط ا غ ي ة ارحل يا خنزير حديث اجرا من العلماء اجرا من الشيوخ يعني ان هذه المراه لا تتلوح بهذا ل ي أ خ ذ ا ل ط ا ق ي ة في ه ذ ا ليس ذو تقيه ا ل ط ا ق ي ة ل ي ث ه ا ل ط ا ق ي ة ن ه ا ت ت ع م ر ه ا سبع انا اكبرتها وجاد اعترامي لها لكن انا هنا سؤالي ا ن م ر و ا امراه في كنا في الضعف ا م سكرتون المسكنه في كم سكرتون يا ز ي ر و ضعفا ا ر ا ل جابيتها عنا مرة ن يا ر ح ل يا خنزير قلت الله يعني ربما الجزيرة جابيته من مرة يا, خنزير يا سبحان الله يعني هذه أ م ر ه تبعون بارك الله فيها فيه مرة أخذت اضعه ل لكن ط ق ي ة أخذت بالطقية يعني أبعث الناس ماخذا ب ا ل ط ق ي ه ا ل ان الجمال ء ا لناخذ ي ب ا ل ط ق ي ة ما يقبل <تصفيق> منهم ليس في هذا ا ل ط ق ي ة لاحظ لها ظروفا لاحظ لها ايش الشرك ن ا ل هذا في في ينبغي في في التقيه لها احكامها تناولتها في مفاهيم ينبغي أ ن تصحح لكم ان ه ي م لكم أ تراجعوه هذا ط ب شغوصه المقال ل ل ت تحت ق ي أي أي ة أو ضرس ة دريعة تحت أي ن و ل طقية تقية مغيب ا ح ق خ السؤال ص ة عندما ا ع يعمل العالم ا ان القيود ل لهجة م من يريد بغي في القيود في القيود、بحقه. غير به بخصة في بحقه ب ي يأخذ الطقية يأخذ د ة برقصة حتى الله سلامه عنها نص وعن الثالث ا ل أ خ ي ر وهو أخونا أظن صوت أبوه سؤال الحق أظن نعم اللي هو أ ن اليهود و أ م ر ي ك ا أ ر س ل و ا وكبروا بعض ا ل أ س ل ح ه والتعذيب والخنابل ا ل غ ا ز ا ت السيئه والدموع أ ق و ل هذا وارث خ م ا ن ة ب هذا ليس بعد ل أ ن ه قلت لكم هذا النظام يعني هو الذي تمتلك قوميات أ م ر ي ك ا ا ل آ ن م ه ج و ز ة شكوها سقوط شكوة النظام السويسي ما ا ق ل ق ه م ل أ ن هذا له أ ك ث ر من ثلاثين س ن ة ي ح أك... ماذا ي دولة ل ص ا ل ي ه و د ي ح ا ر أ ه ل ن ا في ف ي ل س ط ن م ا ن أهل معرفه ا اليهود ولي ا م ر ي ه اكثر من ذلك أ ن ه يحاصر أ ه ل ن ا في غ ز ة على م د ر ث ل ا ث ي نافذه لما عنهم ق ط ة ا ل هذا الخنزير صدقوا ل ل ه هذه مرأة صبقت صبقت و ه ي صدقه ذ ا الخنزير الخنزير جزاها الله خير كثيرة كمت عنه هذا الخنزير هذا ا ل خ ا هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا ا ل ق ت هذا ا ل ن ا س ذ ا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا القط هذا ا ل ق ن هذا القط هذا القط هذا القط ي ذ ا ا ل ق ع ب ذ ا القط هذا القط هذا ا ل ق ر لا لا يمكن ان نركب ظهر النمر ونمشي معه حيثما شاء يمكن هذا النمر يحط حفر حاله عند الاسلام إ س ل م ونحن لا نقبل لا ل ا إ ممكن متحاطفين عمر ممكن الآن وحتى الآن الحسن يفدن هني سبابه. يعني هو عمر 82 سنة لعله لعله هو يعني حتى وحتى يلقى هذا قليلا سبابه هذا بسوار يصاره بالأسود قليلا لعله إليه لعله لعله ويبتد يعوده هو هو ما محرم يتورعوا كان و د لكن ي يتورعوا ما مدان يروض تصلي القضية في ا ط ق ة ما أمتن يتورعوا لكنها بخاف حتى أ م ر ي ك ا تتناقض خ ا ف أن ت مع شعاراتها الظاهره عن الإنسان تتناقض محقوق حضرة والديمقراطية و الشعوب ي والذي يتسبى يعظمها تناقض متناقضة ظاهر لكنها في الظهر أ ي ض ا ً لا تحب أ ن تعطي دلاله صريحه عنه يضب الشعوب لكني الآن أنا نبدو هذا منفعو اعتقادي ما ممكن نكتشف بعض المجازر وممكن نحصل ن شيء من هذا لكن أ ن ا أ ق و ل على قبر شباب أ ه ل ن ا و ش ع ب ن ا في مصر على قبر م ا هذا الخبيث ا ل ب ع ي ن يعني في ج ه ت فعل ا ل م ل ا ع و استخدم كثير الاشياء حقا يعني ا ل آ ن أ ط ل ا ق نار م ن ا ل م ز ا ت الداخليه ط ل ا ق نار حي على الناس ي ع ر كل شيء لكن يفعل اقوى من ذلك هم ا ل آ ن لذلك يعني اهلنا في مصر بقدر ما س ق كلهم يمكن هذا الطلب يشرك فيهم لكن أ ن ا أ ل ح ظ أ ن ا ل أ م و ر ي تسير حتى ا ل آ ن لصالح أ ه ل ن ا و ص ع ب ن ا في الفلسفه يعني حتى هذه ط ب ق ة ا ل ق ض ا ر و ا ل أ ز ه ر ي ي ن والمشايخ ب د أ و ا ي ن ز ل و ا هذا ب ع م ل فقط يعني هذا بكثره ا ل ص ع ب المصري كان أ و ل الشباب لحالهم في المجال ا ل آ ن ب ل ا ل طبقات تعتبر نفسها م ث ق ف ة و م ؤ خ د ه و م ت ن ف ذ ة ولها مبادئ اجتماعي ووجود اجتماعي ل الآن ه ف فهذا أيضا على قدر ي ن الناس وجود د ا النوم أن نخذ النوم وأنهم خذوا من ا ج ت م ا ق ي لذلك انا اقول لازم ا ب ق ك يكون أ ك ث ر من اليوم حتى لي هذا النظام اللعين قالوا ع ن ه عبيد معنا قل لي شويه يعني اليوم كانوا ميتين الف ب ق ر لازم يكون ميتين الف وهكذا أ م ا اذا كان ا ل أ م و ر ستكون باللعين ا ل و ر ا ء إ ذ ا ممكن في... 10, 3, 3، 3، يعمل له شغل كبيري اذا انفقس و ا ر من ا ل عدل وراء ب د ك ر ة خمسين الف بعد ب ك ر ة خمسين الف بعد زلزال عشر ثلاث عشان تتكلم س ه ل عليهم ا ل ن ظ ا م علشان ث ل ا ث د يعني ممكن يعمل له ز ب ي ب معهم دائما ي س ت أ ك د و ن على, على الشباب لما يكون ك ل ه لكن لما ت خ و ج من امك كل المساله حتكون معادله صعبه جدا على نظامها مش س ه ل مش سريعه م ث ل افرض أهلي لازم أقول على د الله ب ك م م ولكن على قدر ان ي ع يحفظ ت ص ل لهم من الداخل الخارج على الله مصر ومن قدر بإذن أن ن و ت على ل هذا ا ن اهلهم م الطاق ط ط خ لكن على قدر ما, ما يمكن أ ن يحصل هذا الاجرام و وراقب ا العلماء ق ف موازين القوى ا ل آ ن ي ق د ر م ن لكن هي أ م ر ي ك ا حتى مثل امريكا أ متراقب ل ا ح أن س تم, تم هي وهي في و وانتبعها ل للعمير ه برغة خلاص لا أمريكا أعرف شيء ش أصدر تحتها إذا رأت وما في أ م ل لعميلهم أ ن يعيش مره ثانيه ة ح ت خ له صبر مثلما قال سيسان العادي والله تعالى أ ع ل م لاعلمون صلى الله ع ز و ج ل أ ن يبارك في كلماتنا وفي أ ف ع ا ل ن ا و أ ع م ا ل ن ا و أ ن يجعل أ ع م ا ل ن ا وكلامنا و كله خالصا ل و ج ه الكريم اللهم آ م ي ن آ م ي ن وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وعلى آ ل ه وصحبه وسلم الحقيقه م يعني اهل بدء هنا يتابعين الاحداث لحظه ب ل ح ظ ة و أ م في حاله من التوتر الشديد ف ي م ل يحل ت لاخواننا ي ر وذلك في مصر في مصر, أو في, الحدث في مصر من تاثير على الفقاع كما تعلمون أ ن س ب ك ة الارصاف كلها التي تمتد مع مصر يعني أ ص ا ب ه شيء من ا ل خ م و د والتوقف بسبب هذه الاعداد و ل من ا ل ج ك مع أ ن حماسنا تطمئن الجميع و ن ق و ل لهم ب أ ن ا ل أ م و ر جاريه ة هناك ح ا ل ة من التوتر بسبب هذه ا ل أ ح د ا ث ا ل م و ج و د ة لا استطيع ان اقول أ ن الناس يعني في ح ا ل ة رعب أ و ضعف لا ا ل أ م و ر ي ك ن ج د ه لكن هناك ح ا ل ة من التوتر و ح ا ل ة من الخوف وأن يحزنون بدأتها الأمور الناس الأساسية التي تلزمهم بعض وهناك شيء من الشائعات فيما يتعمق ث ل بالوقود وبالغاز وبالبنزين و ب ا ل أ م و ر هذه من ي ت د ع ن ان يفعل س ا ل عن ا في ل طريق نفسه ي البنزين ن هنا لأضع انتهى و... ويعني لا يوجد الساعة ن ب ل غ ن أنه دخل يعني ي هذه دخل ان ل ل ل ي الله ع الساعة نقول ا يعني يعني هنا ر ن بين ا ش ي ء و ان ل أ خ ر ى ي ع مثل الازمه ة ك ل التي ا ن ت ق ع يعني ن أن ي التي الأزمة في مصر هي مثلها التي عندنا لكن لا ت د ل ان ا ل أ و ض ا ع في مصر تؤثر ت أ ث ي ر ا بليغا على ما نحن فيه وذلك كما قلت لوجود هناك علاقه و ق ي د ة ما بين ا ا ل م ن ط ق ة ولكن كما قلت الكثير من الناس يتابعون و ي ر ه ب و ن الاحداث الناس كلها تتابع هذه ا ل أ خ ب ا ر إ ل ى ساعات م ت أ خ ر ة يعني كل الناس كل ه ذ ا لإثمانهم يدعون ي س د د ه م الله سبحانه وتعالى و أ ن يزيل عنهم هذا الطاغوت ه م ن ت ه م ا ل ت ا ح على ع ب ا ل ا م ب ا ر ك الذي أ د ا ق ه م الويلات في كل المعارك ا ل م ح ص ر ي ة مع اليهود فهو حريف اليهود وقادمهم وعبدهم والله فلسفين أ وكذلك فلسفين وبخاصة عانوا ينظرون إلى إزالته وكذلك يعني بعين الفعل بما يحدث هناك حتى ولو اتى يعني شخص آ خ ر ي ن ت ذ نهج ا ل س ي ا س ه لكن ينظرون أ ن تدوير هذا النظام المجرم سيكون فيه شيء من ا ل ف ت ح ة وشيء من ا ل م ص ل ح ة خ ا ص ة في غ ز ة و ب ذ ل ك نجد الطرف ا ل آ خ ر م ث ل الذي ا في هناك ا ل ض ف ة فان تريح هذا الخائن وعلى راسه عباس ل د ي ي ه ا ن ي لا يتساءل كثيرا مما ي د ن ي مصر و ي ر ن ج ي ع ن يبقى أن ي طاغوت مصر ولذلك لا غروه ولا عجب عندما سمعنا وسائل لم تقول ب أ ن هذا عباس يتضامن مع حسن م ب ا ر ك لا عجب من ذلك يريد أ ن تجتز ت الفضه أ ك ث ر على غزه ولا يريد أ ن يكون هناك متنفس له هذه إليه هذا هو الذي الذي الاختصار الأمور ما الحالة التوتر الناس من بالأمور من من إليه الأمور هذا هو الشعور يراود كل تنتظر الصوف حديثي تتعود دول من من ولكن دول الصوف يعني لها في نوع من ا ل ا س ت ق ل ا ل ي ة ي ع نوعا ي ن ما لكن ربما هناك ارتباط شديد في مصر في ر ج ه ا ل ا ح و ا ل ا ل ا ق ت ص ا د ي ة ا ل م و ج و د ة عندنا لكن الحمد ل ل ه رب ا ل ع ا ل ي ن ا ل أ م و ر يخير ع ن ي و الله تعالى ن ع م ن س أ ل الله سبحانه وتعالى ي ع ن ي أن ي ج ل هذا ا ل ط ا غ ي ة و أ ن يدمره عن قريب اسم الله سبحانه وتعالى والله المستعان ل يعني هذا يعني ما عندي شيخنا الصادق رسول م الله ا صلى الله عليه وسلم من مشتري الاحوال ع عندنا هنا في جزاء المغفره バーチャ s, <S, <S